بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لشيثنا ولوالديه ولنا ولوالدين وللحاضرين والسامعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى فأما توفيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا, فلا يكفي وحده بل هو من الحجة عليهم وهذا معنى ما يروى يابن يا آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي فبحقي عليك ألا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركو به شيئا كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدري ما حق الله على عباده قل قال قل الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم أن لا يعذبهم وهو يحب ذلك ويرضى به ويرضى عن أهله ويفرح بتوبة من عاد إليه كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمة وقد بينت بعض معنى محبة الله لذلك وفرحه به في غير هذا الموضع فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به موده في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاب أكل الطعام المسموم فلو كان فيه فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون فإن قوامهما بأن تألها الإله الحق فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حق إذ, إذ الله لا سمي له ولا مثل له ولا فكانت, فكانت تفسد الانتفاء ما به صلاحها هذا من جهة الإلهية وأما من جهة الربوبية فشيء آخر كما نقرره في موضعه طيب بسم الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله والصحبه والله وبعد سبق المرة بنا في فجري هذا اليوم جملة من المسائل الجليلة التي اعتنى بها المؤلف رحمة, رحمة الله عليه منها أن الله عز وجل الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له وهو ربنا لا شريك له فهو المعبود وهو المستعان وهو سبحانه وتعالى هو ربنا لا رب لنا غيره كما أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك فانتظم في هذا الباب العبادة والاستعانة لله تعالى وحده ولا شريك الأمر الثاني خلاص ما سبق أن كون الله سبحانه وتعالى هو معبودنا وهو ربنا هذا أمر فطري ضروري أمر فطري ضروري وجدي هذا أمر أمر يجده الإنسان في نفسه وأمر آخر أن هذا يستوعب طبيعة الإنسان يستوعب فطرته فإن الإنسان حارث همام كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث همام فإذا كان الإنسان حارثاً هماماً أي همام له نية وإرادة وقف فأجل المقاصد أن يكون الله تعالى هو مقصوده ومراده وإذا كان الإنسان لا ينفك عن الحرب والكسب والعمل فإن الله تعالى هو المستعان في هذا الحرب وبهذا الكسب ثم يعني مما قرره مؤلف ويؤكد عليه في أيضا في بقية الرسالة أن النذة التامة والسعادة والحياة الطيبة لا تكون إلا بأن يكون الله تعالى هو معبود الشخص ولكون الله تعالى هو ربه هذا بعض ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الصدر هنا قال رحمه الله فأما توحيد روية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده نعم فالتوحيد المطلوب هو توحيد عبادة وليس غاية التوحيد هو توحيد روية قال كما أقر به الخلق فالخلق في الجملة يقرون بأن الله تعالى هو ربهم او خالقهم من هؤلاء مثلا مشركو العرب قال تعالى: "ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله" وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون هذا التوحيد, التوحيد الذي توحيد الربوبيه الذي اقر به عموم الخلق هذا التوحيد هو الذي يشتغل اهل الكلام بتقريفه فلا يعرفون من التوحيد الا توحيد الربوبيه هؤلاء نتكلم وايضا المتصوف فكما بيّن شيخ رحمه الله في غير موطن ومن ذلك في الرسالة التثمرية تجري أن غاية التوحيد أن غاية التوحيد عند المتكلمين هو توحيد روية الذي يسمونه توحيد الأفعال أن الله واحد في أفعاله لا شرك وكذا أيضا المتصوفة فغاية التوحيد عندهم هو توحيد روية ويسمونها شهود الحقيقة الكونية أما توحيد العبادة فهم في, يعني في جهالة وإعراض العلم فالمقصود أن التوحيد الروية ليس تافعا وانت عندما تستفشف هذا التلام تعرف ان المتكلمة والمتصوفة وان كانوا على طرفين قيض الا انهم يتفقون على هذا الاصل الفاسد وهو انهم جعلوا تحيد الرموية هو الغاية وهو المقصود عندما تستفشف هذا انتا اذا تعرف ان ما يقع في العالم الاسلامي في القديم والحديث في لغة الحاضر في المظاهر الشركة في توحيد العبادة ولماذا هؤلاء يسكتون هذا جزء لنصيبة ان القوم ماذا يعرفون تحجيل عبادة يظنون أن الشخص إذا اعتقد أن الله تعالى والصانع هذا هو المطلوب ولو دبحن غير الله ولو نذرن غير الله والاستغاثة بالأوات بمدام أنه اعتقد أن الله تعالى هو الخالق والنار تعالى والصانع فهذا ملحق وإن يش وإن دبحن غير الله والاستغاثة بالأوات هذا مما يؤكد يعني وجوب العناية بهذه المسألة الجليلة ألا هو تحقيق توحيد العبادة من خلال نشره وتبليغه ومن خلاله نرد على شبهات هؤلاء المشفكين نرد على شكوك المتكلمين ونرد على الشطحات المتصوبين لاحظ الشيخ رحمه الله قال, قال لا يتيح حجة ليس كافية بل هو من حجة عليها. هذا من قوة منهجه منهج السنة أن ما قد يحتج به المخالف هو في الحقيقة حجة عليه فإذا أورد الآيات في تقريب تحج روية هذه الآيات نعم هي حق لكن هذه الآية في احتجتم بها في تقليل وتوحدوا بها هي حجة لنا هي حجة لنا عليكم موجود ذلك, موجود ذلك إذا كان الله تعالى هو الرب الخالق الصانع الرازق المحيم الميت فإذا ما نجد يستحق العبادة يستحق العبادة من كان كذلك إذا كان لا خالق إلا الله فهو المعبود وإذا كان لا رازق أو لا رزق الله فهو المعبود وحده لا شريفه ولهذا قال نفأ فلهو بالحجة عليه وهذه طريقة القرآن طريقة القرآن أيها الأخوة الكرام أن القرآن يستدل بتوحيد روية في تقريب التوحيد ماذا؟ العبادة كما سمعنا مثلا قال تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلق الاستدلال بالمتفق عليه على المتنازع فيه قالوا هذا معنى ما يروى الأثر يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وهذا تقرير ماذا؟ توحيد روية أنا أعم عليك رباك ابن عمي وخلقتك لي هذا أي توحيد وخلقتك لي الأوروبية والألوهية وحيد العبادة والألوهية وخلقتك لي وما خلقت الجنة وإنسان إلا لعبوه فبحق عليك سيأتي معنا حق الله هنا فبحق عليك ألا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له يعني لا تشتغل وتنهمك بهذه النعم التي أنعم الله بها عليك لأنه قاله لك رباك بنعمة لا تشتغل بهذه النعم أما هو حق عليك ألوها عبادة الله وحده ولا شكرا قال رحمه الله واعلم قبل أن ندى في حق الله على مما قرره الشيخ رحمه الله في صديقة أن التوحيد غبيه ليس كافيا يقول الشيخ مثلا في قاعدة جليلة يقول وأمر رب فكانوا مقررين به يعني مشرك العرب قال تعالى من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قال وما اعتقد منه ما وما اعتقد أحد من قط أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره هكذا في فتاة الأول صفحة 22 دي وقال أيضا رحمه الله إن كثيرا منهم المسلمين بالأسف يظنون أن التوحيد المفروض هو الإقرار والتصديق بأن الله خالق كل شيء ربه ولا يميزون بين الإقرار بتوحيد روية الذي أقر به المشرك العرب وبين توحيد الإلهية ولا يجمعون بين التوحيد القولي والعملي يعقون بالتوحيد القولي و Haw— civil الروية ويعملون عن التوحيد, التوحيد العملي التي تbla compassion والألوحية نرجع إلى كلام ذكر عندنا هنا حديث معاد <تصفيق> لما قال عليه الصلاة والسلام لمعاد أتدري ما حق الله على عباده هناك كلمة حق الله على عباده طبع لك الآن هو أن يعبدوه ولا يشركوا شيء يبقى الإشكال الذي وقع عند بعض الطوائف لما في الحديث قال وحقوا العبادة الله الله فجأت مسألة صديقة هل حق هل للمخلوق حق على الخالق ورسولان فهل قال أن للمخلوق حقا على الخالق ماذا نقول, نقول نعم أو هذا الحديث هكذا لكن يبقى الآن ما معنى هذه العبارة ما معنى أن المخلوق حقا على الخالق فالذي يقررها للسنة وجماعا كما في هذا الحديث وغيره أن هذا الحق حقه الله على نفسه تكرما وتفضلا ومنها فهذا حق أحقه الله على نفسه وليس الخلقهم الذين أحقوا عليه أو أوجبوا عليه تعال الله عن ذلك علوم كبيرة فمن الذي أوجب ذلك هو, هو نفس سعى تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة إن علينا للهدى المقصود أن هذا حق أحقه الله على نفسه تكرما فلاحظوا الآن نحن نقول هو حق أحقه الله على هؤلاء الخلق المساكين المحاوج الضعفاء والأمر الثاني هذا الحق الذي أحقه الله على نفسه هو العاوضة والاستحقاق أم تفضل وتكرم وتنعم تفضل وتكرم فهذا الذي يفيده للسنة أما الأشاعر فينكرون ذلك ويقول ليس للمخلوق حق عن خالق ويقابلهم المحتزلة الذي يقولون أن حق المخلوق على الخالق هو معاوضه واستحقاقه فيجعلون الربح على اله خالقه ويقيسونه قياسا في مثل مثل المعاوضه بيننا وبين المخلوق هم يجعلون المساله معاوضه بين الخالق وبين المخلوق تعالى الله عن ذلك حلوا كبر ثم يجب على الله لاحظوا المعتزله لان مقاص الخالق في قضيه التزيب يجب على تعالى ايش يعني ان ان يرسل الرسل يجب على تعالى أن يفعل كذا ويوجبون على الله كما يوجب إيش المخلوق المخلوق تعال الله عن ذلك الذي هم في هذه العجالة أن تعرف أن ذلك اللي هو هذا الحق الذي حقه الله على نفسه هو على نفسه ولم يوجبه الخلق والأمر الثاني أن ذلك تتكرم وتفضل وليس عن معاوضة كما يقوله المختلف هذا بعض كلام الشيخ أحمد راكرة في قاعدة جليلة في التوسل طبحة واحد ومئة وأيضا ذكر في الاقتضاء في آخر, الـ الـ الـ آخر اقتضاء صلاة المستقيمة وذكر في المنهاج في الجزء الأول قال رحمه الله وهو يحب ذلك سبحانه وتعالى ويرضى به يحب أن نحقق هذا التوحيد وأن نفرجه بالعبادة ويرضى به ويرضى عن أهله ويرضى عن المرحدين ويفرح بتوبه من عاد إليه فهذا كما تعرفون بالحديث الذي يخرجه المخالي المسلم قال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة العبد هنا لما قال عليه الصلاة والسلام لله أفرح فالفرح إن مفهول الحصول المحبوب فإذا هو الله سبحانه وتعالى يفرح إذا هو يحب ذلك أم لا يحب ذلك نعم قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولهذا قال الشيخ السلام رحمه الله في المنهاج الفرح إن فرح الرب إنما يكون بحصول المحبوب إنما يكون بحصول المحبوب كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته هو لعيبة قالوا قد بينت في بعض معنى محبة الله لذلك وفرحي غير غيره نعم المؤلف سيتحدث عن صفة محبة الله وأن الله تعالى كما قال عن نفسه يحبهم ويحبون وتحدث عن هذا سواء في التحفة العراقية تحدث عن صفة المحبة والردع المخالفين وتحدث أيضا عنها في قاعدة في المحبة عن هذه الصفة وايضا تحدث عنها في منهاج السنة الخامس وعد السسعين وعد ثلاثمائة في الدر في السادس خمس وستين فالمؤلف اعتنى بهذه المسألة باعتبار أن الله تعالى هو المألو أي المحبوب وأول من انكر المحبة هو الجعد بن درهم الذي انكر أن الله يعني اتخذ إبراهيم الخليلة فذبح خدام القصر في قصده مشفوع المقصود ان ما فعله هو المالوف هو المعبود ولهذا المؤلف رحمه الله بين ان ما فعله يعني هو المحبوب لذاته يعني بما له من اسما صفات وايضا رد على من انكر ذلك وبين ايضا المؤلف رحمه الله لا المؤلف الذي يرد على المخالف هو رد بالدليل النقلي وبالدليل العقلي وبالدليل ليش ماذا عندنا الدلاء ثلاثة الدلاء ثلاثة الدليل النقلي هذا هو أخصها وأشرفها ثم يأتي الدليل العقلي البرهاني المراهيم أو ما يسميه الشيخ بالاعتبار ثم يأتي دليل فطرة الأمر الفطري الضروري فلما تأتي مثلا صفة المحبة هي ثابتة هي ثابتة ليش بالنقل هدلي واضح كما سمعنا الآيات يحبهم ويحبونه ان الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين وهذا ثابت أيضاً بالعقل والقياس ولهذا الشيخ السلام رحمه الله رد على الأشاعر الذين ينكرون المحبة وقال رحمه الله من أدل من إكرام الطائعين يدلوا على محبتهم كون سبحانه على أكرم الطائعين وجعل لهم حياة طيبة وجعلهم لهم هذا يدل على ماذا؟ على محبتهم وعقاب الكافرين يدل على ايش على موضي فهذا العقد ايضا امر فطري ضروري قضيه ان الشخص يحب الله تعالى وان الله تعالى يحب من هذا امر فطري وهذا الشيخ قال في يعني في المنهج اقل عليه العباره قالوا المنكر والمحبه لو رجعوا الى فطرتهم لو رجعوا الى فطرتهم لوجدوا لو في قلوبهم من محبته يعني من محبه الله ما لا يعبر عن قدره فهكذا من هذا الخامس واحدة سعيدة ربما فلاحظ هؤلاء القاوم يخالفون الفطر يعني تجد الشخص الذي ينكر ينكر هذا الجانب ويقول أنه لا يثبت أن العبد يحب ربه هو لا يخالف الشرع فحسب ولا يخالف العقل فحسب بل يخالف أيضا إيش هذا الأمر الفطري الضروري فهذا أمر الفطري ضروري أن الناس يحبون الله تعالى لأن النفوس جبلت على إيش على حب من أحسن إليك لو لو أن جاءت أحسن إليك بشيء يسير من المال لأحببته فما بالك من رب ولله المتعال الذي ما من نعمة إلا هي منه وما بكم من نعمة فمن الله هنا قال الشيخ رحيمه الله كما أن في ذلك نذة العبد وسعادته ونعيمة نعم عبادة الله تعالى أن يغرغ الترام احصل بها ماذا؟ النذة السعادة من مع الشيخ يقول في مجموع المتاوى يقول العبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقاراً إليه كان اقرب إليه كلما زدت ذلاً كلما زدت صريح قرباً من الله قال والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقاراً إليه كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدر وأعظماء لقدره فأنت ذا ربت المكانة عند الله فعليك بيش لمزيد بي الإدعان والانطراح والاكتقار قال فأسعد الخلق أعظمهم عبوديه لله أسعد الخلق أعظمهم عبوديه هذا, هذا, هذا أسعد من هذا وأما المخلوق فكما قيل فاحتجي لمن شئت تكون أسيرة وفاق استغنى عن ما شئت تكن نظيره واحلى من شئت تكن ايش تكن اميره المخلوق العكس كلما احتج ذا المخلوق كنت ايش ذليلا وكلما زادت حاجه المخلوق كلما زاد ايش الدل والشقاء والنكد فهذا جانب يمبغي ان ننتبه له وان نحذر عليه لانه هو يعني ان ان ان وتضرعا وإقبالا على ربنا سبحانه وتعالى وحده وليشريك هنا قال رحمه الله فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوده إليه إلا الله سبحانه وتعالى نعم لا يحصل الطمأنينة التامة والتنعم إلا بأن يكون الله تعالى ومعبودك ومقصودك هذا المعنى الذي قرأناه في, في هذه الرسالة بيّنه رحمه الله بموضع آخر من كتبه فقال أقرأ لكم الحبارة قال فإن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه وإذفع ما يضره ونفسه مريدة دائمة نفسه مريدة لأن الإنسان يقول أن أصببه أنه ما هذا صاحب هم أي إرادة وقف ونفسه مريدة دائما ولابد لها من مراد أي مقصود ولابد لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه ولس ذلك إلا لله تعالى وحده فلا تطمئن القلوب إلا به ولا تسكن النفوس إلا إليه ولو كان فيهما آلهة إلا الله لكن سجتا فكل مألوه سواه يحصل به الفساد كل مألوه يعني كل مألوه سوى الله يحصل به الفساد يعني مقصود الشيخ مثلا لو أن شخصا صار مقصوده المال صار مقصوده المال ماذا يكون المال وبالا عليه كما في الحديث تايس عبد الدينار إن كان مقصوده المنصب هذا المنصب يكون ماذا نعم يكون وبالا عليه هذا المنصب الذي يظن أنه هو يعني السعادة واللدة يكون يكون نكد عليه في الدنيا يعني في الآخرة نصل العالية نرجع إلى كلام الشيخ قال ولا يحسر صلاح القلوب إلا بعبادة الله تعالى وحده وعلى شريف له فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله عبدت غيره من الآلهة التي يعبدها أكثر الناس مما رضوه لأنفسهم فأشركت بالله بعبادة غيره والزعانة فتعبد غيره وتستعين به بجهلها بسعادتها التي تنالها بعبادة خالقها سبحانه والزعانة به قال فبالتوحيد يقوى العبد ويستغل ثم ذكر أذر من سره لنكون أقوى الناس فليتوكل على الله هذا اللي هو الافتعانة هذا بعض كلام شرحه ما في الفتاوى الأول صفحة خمسة وخمسين هنا ذكر رحمه الله من باب الاقتباس لو كان فيه آلهة إلا الله لا فسدها وهذا يسميه المؤلف رحمه الله في الدار ويرو ذكره بالاقتضاء يسميه دليل التمانع دليل ايش التمانع هنا بدليل ضمان هنا اي دليل التمانع في الالوهيه فالشيخ رحمه الله وهذا ذكر شرح الطحاويه ذكر دليل التمانع في الربوبيه ودليل ضمان عيش الوهيه والذي همنا في هذا في هذه العجاله ان دليل التمانع في الالوهيه هو ما جاء في هذه العالة لو كان فيهم آلهة إلا الله لم تزدها أما دليل التمانع في فهو المذكو في قوله تعالى ما اتقذ الله من وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى على بعض قد يقول خالي ما معنى التمانع دليل التمانع في الرومية معناه امتناء صدور العالم عن صانعين متماثلين هذا دليل التمانع رومية امتناء استحالة. امتناع أن يصطر هذا العالم عن صانحين بل هذا العالم يعني النظر إليه في يعني سيره وانتظامه يدل على أن صانعه واحد أما دليل التمالع للهية فهو نفس الكلام امتناع أن يكون ثمة معبود مع الله تعالى وحده ولا شريف يقول الشيخ الإسلام في تبيه معنى الآية التي بين أيدينا لو كان فيهما ليأسوه لله الله فسدت قال لو كان للعالم إلى هاني محمودان لفسد نظامه كله فسد نظامه كله فإنما قيامه إنما هو بالعدل إنما قيامه بالعدل وبه أي بالعدل قامت السماوات الأرض وأظلم الظلم على الإطلاق ما هو أظلم الظلم الشرك الشرك رضم عظيم وأعدل العدل التوحيد فالمقصود أنه لو كان ثمة إله معبود مع الله فهذا أعظم فساد والله تعالى إنما أقام هذا الكون على العدل فبه قامت السماوات والأرض وأعدل عدل التوحيد وأضرم الظلم الشرك هذا بعض كلامه رحمه الله في الدرء التاسع التسع وستين الثلاثمين فالمقصود الفساد الآن الموجود الذي تعاني منه البشرية الآن وما أكثره هو طببه ماذا هو ناشئا عن عبادة غير الله هذا الفساد الذي يعصف بالبشر عموما هو ناشئا عن عبادة غير الله فالمقصود انه اذا كان لا يصلح ان يكون العالم صالحا اخر فكذلك ايضا لا يصلح ان يكون لهم ماذا اله اخر الالهية لله وحده كما ان الروبية لله تعالى وقعده لا شريفا قوله رحمه الله وأما من جهة الروية في شيء آخر كما نقرره في موضعه في طبعة حقيقة جلين قال كما يقرره المتكلمون وعلى كلهم يعني الذي يفهم كلمة الشيخ وما من جهة فكما سمعنا أن دليل التمانع الروية هو في آية ما جاء في سورة المؤمنون اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة, حاجة الجسد إلى الطعام والشراب وبينهما فروق كثيرة فإن حقيقة العبد قلبه وروحه وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كدحا فملاقية ولا بد لها من لقائه ولا صلاح لها إلا بلقائه ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك فلينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ به يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لا أحب الآفلين وكان أعظم آية في القرآن الكريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر وبين... وبيننا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين أحدهما على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوته وصلاحه وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن لا كما يقول من يعتقد, من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إن عبادته تكليف ومشفطة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هو النفس والله سبحانه يأجر العبد على, على الأعمال الصالحة المأمور بها في المشق مع المشقة كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك ولكن ليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي وإنما وقع ضمنا وتباعا لأسباب ليس, ليس هذا موضعها وهذا يفسر في موضعه ولهذا لم يجي لم يجي في كتاب في الكتاب والسنة وكلام السلف اطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف كما يطلق كما يطلق ذلك كثير من كما يطلق ذلك كثير من المتكلمه والمتفقه وانما جاء ذكر التكليف في موضع النفسي كقوله لا يكلف في الموضع في في موضع النفي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تكلف إلا نفسك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أي وإن وقع في الأمر التكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا قال الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا فهذا أصل طيب يقول رحمه الله تعالى واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعمل الله ليش شيء ليس له نظير فلاحظوا أنه لم يكن هذا نعمل أنه تحفيز ففقرنا إلى عبادة الله تعالى هو أعظم ضرورة وأعظم حاجة ولهذا قال أنك المؤلف ليس له نظير فيقاس به لكن أعطاك من باب التقريب والتشبيه لما قال يشبه من بعض الوجوه حاجة جسدية للطعام والشرب فإلا تبقى المرة بنا في الدرس السابق أن فقر العبد إلى عبادة الله أعظم من, من حاجته إلى الطعام والماء ثم قال رحمه الله فإن حقيقة العبد قلبه وروحه وهي لا صراحة إلا بله الذي لا إله إلاه وهذا المعنى يعني احتفى به المؤلف في مواطن كثيرة ومن ذلك مثلا أنه قال في موضع قال العبادة هي مصلحة العبد التي فيها سعادته ونجاته فسعادة العبد ونجاته إنما هي عايش في عبادة الله تعالى ولاحظ هنا المؤلف يعني بيلف أن حاجة العبد إلى عبادة الله آكد وأعظم وأشرف من حاجته إلى سؤال الله والاستعانة به ولهذا قال في مبع آخر لما قال عبادة هي مصرحة العبد قالوا أما إجابة دعائه وإعطائه سؤله فقد يكون منفعة وقد يكون مضرة يعني الشخص عندما يستجاب له الدعاء لا يعني أن يكون ذلك يشعر يعني أنه أن يكون مثاب او أن إجابة الدعاء تكون بها مصلح الشيخ قرر في غير موطن من ذلك الابتضاء أن الشخص قد يدعو الله تعالى ويستجاب له ويكون آئما وقال يكون هذه الاستجابة فيها نوع من استدراج فما كل من يعني يجيب دعاءه يكون ذلك أيش يكون متعبدا لكن عبادة الله كونت تعبد الله تقبل على الله هذا فيه المصحة العاجلة والآجلة أما إجابة الدعاء المتعلقة بالاستعانه والتوكل فليس كذلك ولهذا قال تعالى ويدعو الإنسان, ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا آه هذه مثلا مثلا اخرى هنا لما ذكر رحمه الله أن كل اللذات او المسرات التي هي ليست عبادات الله هي لذات الذين تلدذون بالاموال او بالشهوات او بالمناصب هي لذة يعني يعني هي لذة عاجله وفارئه وهذه اللذه في الغالب يعقبها حسرات والام أما لذة العبادة والعز بالله هذه يعني كما يقول الشيخ المواطن هذه لا تحيط بها عباره الامر ذو وجد وجدي من وفقه الله تعالى يجد في ذلك ما تتسع به العبارة كما كان ثلثنا الصالح على هذا ولاذ الشيخ رحمه الله ذكر في في قاعده المحبه وذكر ايضا من المسائل ان يعتقد الذين نسعى يظلمون العباد من اصحاب الصمت والجاه تجد هؤلاء على ما عندهم من أنواع يعني لذات الدنيا تجد لا يتهنى لا يجد السعادة ولا اللذة لا بمأقول ولا بمشروب ولا بمركوب ولا انا هذا الظلم صار نكد عليه وتجد هو صاحب مثل سلطة أو سلطان أو شوكر وصولجان تجد خائف هكذا يقول خائف ولا عيشة لخائف كان شخص في حياته كله قلق خائف مصاب بالهلع تجد في غاية النكد وإن كان في الظاهر أنه صاحب شوكة وسلطان او جاهل وملش فالمقصود أنه لما قال الشخص بعدها وأما إله فلابد له منه لكل حال فإذن لما يكون المقصود للشخص المال فلن يجد السعادة وهذا أمر مشاهد وأمر يعني ثبث بالتجربة والاستقرار من كان يعني مقصوده الموصف فكذلك فهذه كلها قمود ولهذا الله تعالى قال عن الكفار قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة فمن كان المال مثلا همه وشغله فتجد لا ينال بذلك إلا الهم والغم والنكد وهذا لذي جاء به الحديث كانت الدنيا همه شتت الله عليه شبه وجعل فقره بين عينيه وهذه بسيطة لما كل ستجده يملك أموال دائما يشعر أنه فقير من كان الدنيا همه شتت الله عليه شبه وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي بالدنيا إلا ما هكذا قال عليه الصلاة قال الشيخ بعدها رحمه الله ولهذا قال إمامنا إبراهيم شيخ الإسلام مما يعني يعتني به حتى يكون, يكون واضح بيّنة لمذهبية الصلاة والسلام أن مذهب السلم الصالح ما هو فقط يظن البعض أنه مذهب وع auctione لا وليس مذهب لفمالك الشافعي وكما قال الشيخ الله هذا المذهب وهذا المعتقد هو عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام هو عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وأمر آخر فسيطان الشيخ يعتني به كما اعتني به العلمة ألا هو أن هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء به الرسل عليه فلهذا الشيخ مثلاً لما يتحدث عن توحيد العباده عن الحنيفيه ينكر ماذا ابراهيم عليه السلام ولما يتحدث عن الشرك لا يتحدث مثلا موجات العرب في حج بل يتحدث عمن قبلهم من امثال فرعون وغيره من ائمه التعطيل والشرك نلاحظ هنا ابراهيم الخليل عليه السلام انام الحنفاء ماذا قال لما يعني حصلت هذه حصل منه النظر والمناظره في شان الشمس والقمر وقال لا أحب الاله لا احب يعني لا اعبد فالإله هو المحبوب والأفول معناه الأفول هنا عند أهل التفسير وعند أهل اللغة معناه وهو بذلك الأفول هو الغيبة والاحتجاب لا أحب الآخرين الأفول هو الغيبة والاحتجاب وهذه الآية مما أقع فيها لبس وخوض عند المتفلسقة وعند المتكلمة وشيخ الإسلام بما أنعم الله عليه من الحجج القوية والبراهيم الصاطعة رد على الطائفة على, على, على, على, على, على المتكلمين الذين زعموا أن الأفول هنا الحركة لاحظوا التلبيس التنبيس قالوا الأفول حركة من أجل أيش؟ من أجل أمس الصفات الفعلية على الله تعالى والفلاسف لهم أسوأ الفلاسف لهم أسوأ من المتكلمين الذين قالوا أن الأفول هنا هو الإمكان يعني يقولون إبراهيم قال لا أحب يعني الأفول هو الامكان يعني قالوا أن هذه الأفلاك النجوم والقواكب هذه قديمة لكنها ممكن لحظة نفاق الثلاثلة يقول لك الأفلاك قديمة ما يعني قديمة يعني أنها قديمة مثل الرب يعني جعلوها, جعلوها قديمة كقدم الرب لحظة النفاق والتلون يقول هي قديمة ثم يقول أيش ممكنة لما يقول ممكنة معنا هنا صارت إيش مخلوقة لغير مخلوقة لما يقول ممكنة نعم لكن هذا نوع من التلبيس ونوع من النفاق لأنه إذا قال قديمة جعل قديمة خدم لكن من أجل أن يصانع المسلمين ويعني نوع من النفاق والمصانعة فقال هي فيها قديمة وممكنة وإذا قالنا قديمة يعني هو جعل قديمة فخدم الرب القصد أنه لما يقولك الأفول هو الإمكان هو بهذا المعنى أنه يجعل هذه الفواتف قديمة تقل دمره الذي يعنينا هنا في هذه الحجالة أن تعرف أن ابراهيم عليه السلام دعا إلى عبادة الله لما قال لا أحب الآفل فالأفول والغيبة والإله الحق لا يغيب ولا يحتجب سبحانه وتعالى ولهذا نحض الشيخ الإسلام قرن بين قول الخليل إبراهيم السلام وبين ما نزل على الخليل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فأعظم آية الكتابة للآية الكرسي وجاء فيها الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فالقيوم هنا المعنى القيوم هو نفس معنى الكلام يسم الله أحبه الآخرين فلاحظنا ما معنى القيوم قال الشيخ عندي بينا أنه الدائم الباقي الذي لا يسمى فما معنى القيوم معنى كما بينا الشيخ الشيخ قد تصل كلامه في معنى القيوم معه هو ببصوط في رسالة بعنوان فصل في معنى الحي القيوم فصل في معنى الحي, الحي القيوم هذه رسالة لابن ثيمية تجدونه في جامع المسائل من صفحة 37 من صفحة 59 يقول الشيخ هذه رسالة معنى اسم الله القيوم قال لم يزل ولا يزال دائما باقيا أزليا أبديا سبحانه أزليا فيما مضى أبديا فيما يستقل لم يزل ولا يزال دائما باقي أجليا أبديا منصوفا بالكمال قاله مضعا آخر معنى الدائم الباقي الذي لا يزول دائم الباقي لا ينقص عن كماله فضلا أن يفنى فهو منصوف بالكمال أزلا وأبدا لا ينقص عن كماله فضلا عن أن يفنى أو يعجل هكذا في جامعة مسائل الجزء الأول صفعة 37 وصفعة 41 طيب انتين من هذه المسائلة قال رحمه الله واعلم أن هذا الوجه مبني على الصيف الوجه الأول الذي يسمعناه الشيخ رحمه الله يضي لك أن عبادة الله وأن محبة الله هي هي قرة العيون وهي الغذاء ويرد على المتكلمين وبالذات المعتزلة لما يقولون ان هذه اشتكاليف من الكلبة الياء المشقة ويرد المعتد على سبيل الخصوص الذين يجعلون هذه الاعمال او هذه الشرائع من باب ايش التعويض بالمفره الشيخ رحمه الله يقول لا هذه الشرائع هي هي قره العيون وهي حياه القلوب ثم يبيينت كما اجابت لما تأثي نصوص بأنها مثلا, مثلاً كتب عليكم الانتقال وهو قرر لكم حفة الجنة بالمكانة أو مثل ما ذكر عن قتل آية في شعر المجاهدين ذلك بأنهم لا يصنوا ضمع ولا نصب ولا مخصصا في سبيل الله فيقول هذا وما جاء في معناه من ذكر المشقة أو التعب أو حديث عائشة في على قدر نصبك أي تعبتي يقول هذا التعب أو هذا النصب ليس مقصودا افتداءا او كما قال ابن ليس يعني مقصودا لذاته ليس مقصودا لذاته وانما جاء بالعرض او جاء ايش تبع فضلا فهذا جانب مهم يحتفي به الشاعر الله ويقرر في هذا الموطن ايضا قرر التمييز ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل صفحه 75 و4 اذا نخلص من هذا أن هذه شرائع ليست كما يقول المتكلمة أو كما قال من تبعه من المتفقها أنها تكاليف وكلمة تكاليف هي معنى الكلبة المشرقة والعنف أبدا فلهادة هي قرة العيون وراحة البال والطمانينة ولهذا النبي السلام عن الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة أما ما جاء في قرية أن النصوص بتأجرك على قدر نصبك أي تعبك أو مثلا كتب عليكم كذلكم حفة الجنة بالمكاره بسباغ الوروء على المكاره فكما قال الشرحين الله وقال أنه بسط في غير هذا الموطن لكن الذي هم هنا أن ما جاء في هذه النصوص لا يعارض ما قرره الشيخ باعتبار أن هذه المشقة والنصب ليس مقصودا يعني لذاته وإنما جاء ذلك يعني باتبع أو جاء في العرب ويعني لما يأتي هذا الحديث حفة الجنة بمكاره نعم هناك مكاره لكن لما تنظر الى المقصود بالدرجه بالر... الاولى او هو المقصود بذاته هو الطمانينه والراحه الشخص الان مثلا لو بادئ لاول وهله يجد مثلا يعني شيئا من المجاهدة او التعب في الطاعة لكن هذه تنغمر هذا هذا التعب والمشقه ينغمر في في في ما في الطاعه من راحة من راحه البال والطمانينه والسعاده في والحياه والحياة اللذيذ من فوائد بن ذكر الشيخ رحمه الله عند هذه الايه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمئا ولا نصف هذا ان الظمأ والنصب يعني يعني هو ليس من افعالهم وانما هو حادث من اسباب من افعالهم والله الان ال الذي هو فعلهم كما تتم في الايه لما قطعنا ولا ينفقون نفقا الانفاق هذا ايش من افعالهم ام لا الانفاق الانفاق من افعالهم لكن الضم والنصب هذا يعني كما يسميه العلم هو تولد عن فعله لانه لا ايش لا هو ايش فهذا المتولد عن فعلهم الضم والنصب يثابون عليه ولا يثابون عليه كما في الايه يثابون عليه يذهبون عليه هذا ذكر الشيخ رحمه في مواطن من كتبه في الدار التاسع وعلى ثلاثين وغيره هنا في آية لا يكلف الله نفسه فالشيخ عندي قال قبلها ولم يجيه يكتوي السنة تطلاق القول على الإيمان وعلى الصلاة لأنه تأتيه لكن هذا اشتهر عندي الأصوليين لم يقول حكمه الحكم التكليفي لكن يقول ما جاء ذلك على أخر كتابه أنا في السنة فيه. وكلام الثلف أن يطلق على الأعمال الصارحة عنها تكريف قالوا إنما جاء ذكر تكريف لموضوع النبي لا حرم ذكر الآية يقول تعالى لا يكون لي في الله نفسا إلا إلا ماذا إلا وسعها هنا في, بقى بقى في موضوع كلمة الوسع قال عندك هنا الوسع هو إيش البعض يقولون الوسع هي القدر القدر هو الطاقة. لكن بعض الثلف يعني يقولون لا الوسع هنا الوسع لا يكلف الله نفسًا إلا وسعه إلا ماذا؟ إلا يسرح مش الفرق بين التعبيرين إلا يسرها يعني الآن لو أن الله تعالى يعني كلفنا بالصيام شهر آخر مع رمضان نقدر ولما نقدر؟ نعم؟ لو كلفنا تعالى بالصيام شهر ذاتي نقدر ولما نقدر؟ نقدر لو كلفنا الله تعالى بصلاة نقدر لكن الله تعالى من التي وثعت كل شيء أنه سبحانه وتعالى ي... لا نقول لم يكلفنا إلا ما نطيق بل لم يكلفنا إلا ما فيه ماذا إلا ما فيه اليسر يريد الله بكم اليسر. اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم اليسر هنا في آية التي ختم بها الأصل الأول إذن قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادك هذا يذكر بما مرضنا في الدرس الأنفجر اليوم أنها أن تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة جاء به كتابه السنة والاستقراء كلام السلف المتقدمين فأنت لاحظ الآية الكريمة تعالى قبلها رب السماوات والأرض وما بينه فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سنية فأين تخذ ربوية في هذه الآية رب السماوات وبينه وتوحذ عباده تعبده وتوحيد أشمال الصفات نعم هل تعلم له سمية هل تعلم له سمية هذا الاستفام رادي به النفي فالله تعالى لا سمية له أي ليس له من يساميه أي يماثله من خلقه سبحانه وتعالى الأصل الثاني النعيم في الدار الآخرة أيضاً من مثل النظر إليه لكن ما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك فللذة والنعيم الثام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى كما في الدعاء المأثور اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة رواه النسائي وغيره وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادن يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة لم يعطيهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وإنما يكون أحب إليهم, لأن أحب إليهم لأنه تنعمهم وتلذذهم به أعظم من التدعم والتلذذ بغيره فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب تتبع الشعور بالمحبوب فكلما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له وتنعمه به أعظم وروي أن يوم الجمعة يوم المزيد وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة وفي الأحاديث والآثار ما يصدق هذا قال الله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب ولدة النظر إلى وجهه أعلى اللذات ولا تقوم حضوظهم من سائر المخلوقات مقام حظ مقام حظهم منه تعالى وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة وعليهما أهل العلم والإيمان ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية والعارفون وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة وذلك من فطرة من فطرة الله التي فطر الناس عليها وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار ثارة وبالذوق والوجب أخرى إذا أنكر اللذة فإن ذوقها ووجد ووجد ووجدها ينفي إنكارها وقد يحسجون بالقياس في الأمثال ثارة وهي الأقيسة العقلية طيب. الأصل الثاني قال النعيم في الدار الآخر في أيضا مثل النظر إليه فسمعنا كلام الشيخ رحمة الله عليه الذي يهمنا هنا, هنا اولا أن المؤلف رحمة الله عليه لا يغيب عنه التنكيب هذا الأصل الكبير وهو اليوم الآخر وهذا للأسف الشديد يعني حصل في غفلة فعند كثير من الناس ومنهم نحن المنتسبين للإسلام والسن فالناظر إلى المقتل الحاضر الراهن تجد أن البعض أحيانا يقرر شيئا من دين الإسلام لكن لا يذكر إلا المصالح الدنيوية العجلة أما أن يتحدث عن أن هذه العبادة يعني ما فيها من إراجة وجه الله والدار الآخرة وربط ذلك باليوم الآخر فتجد تم تغفلها بل وصل الأمر أنه عندما يتحدث عن مثلاً عن الصيام مثلاً تجد الحديث عن الصيام ودوره في تهديب الأخلاق والطبع بل وصل الأمر للصلاة فتجد بعض المعارضة بعض الناس أحيانا عندما يتحدث عن الصلاة يتحدث عن الصلاة وما فيها من العلاج النفساني وما فيها من الأحيان الأرض نصلك للصلاة والله فيها تبارير رئاضية وكذا يقولون وأن المستشفيات في الغرب يعني يستخدمون الصلاة في علاج بعض الأمراض الجسدية طيب وينقروا الحين في الصلاة وينقضية ربطة بالدار الآخرة للأسف ثمة رفلة وزاد الأمر سوءا ان غفل الكثير عن اليوم الآخر وصار الحديث عندما يتحدث الشخص عن يوم الآخر يعني ينظر إليه أنه إنسان بسيط أنه إنسان يعني الحديث عن هو الذي يوسع الأفق أما حنا نعيش في ضيقة الدنيا ونترك ساعة الدنيا والآخرة هذا هو الضيق أما كون يوصف الواعظ الذي يذكر الناس للآخرة يذكرها وكما جاء به الشرع طبعا يعني يعتبر هذا نوع من التصبيح كما يقوله البعض ونوع من ينظر للواعظ على أنه عن شيء من السذاجة التذكير الآخر من في اليوم الآخر يقرروا من أركاء ما أقترب من الإيمان بالله من في من بغي أن تنبه له وهذا ما ذكر الشيخ حيث الله لما أقرأ عليكم نص له تنظر إلى واقع البعض المشتغلين بالدعوة أو بعض المشتغلين بتوجيه الناس تجد أنهم تلبسوا بشيء مما حذر منه شيء السلام رحمه الله أقرأ عليكم كلامه مناسبة الحديث عن الدار الأخ يقول رحمه الله في جامع الرسائل في قاعدة بالمحبة يقول وليس المقصود بالدين الحق مجرد المصلحة الدنيوية من إقامة العدل بين الناس في الأمور الدنيوية كما يقوله طائفة من المتفلسفة في مقصود النبوات يعني بعضهم يقول المقصود من النبوة أصلح دنيا الناس لكن دينهم آخرتهم يعرضون عن هذا قال كما يقوله طائفة من المتفلسفة في مقصود النبوات أن المراد بها مجرد وضع ما يحتاج إليه معاشهم في الدنيا من القانون العدلي الذي ينتظم به معاشه قال الشيخ الثام لكن هذا قد يكون مقصود في أديان من لم يقلل الله ورسوله من اتباع الملوك المتفزن ثم قال فإذا لم يكن مقصود الدين إلا جلب المنفعة في الحياة الدنيا ودفع المضرة فيها أليس لهؤلاء في الأخيرة من الخلاق يعني ليس المنصيب قال وهؤلاء المتفزن الصابعة المتبعة من المشائن ثلاث سنوناً ومن سلك سبيلهم من المنتسبين إلى الملل المسلمين على هدو النصارى يجعلون الشرائع من هذا الجنس يعني يجعلنا الشرائع مقصودة المصالح الدنيوية ودفع المفاديench pods at the margin of the 궁 yup لوضع قارنون تتم به مصلحة الحياة الدنيا ولهذا لا يعمرون فيها بالتوحيد لاحظ الآن يعني عندما يتحدثون عن الشرائع ي Clint East Ruoff العاجلة ولا يتحدثون يقول الشيخ عن التوحيد هو عبادة الله تعالى وعلى شريفة ولا بالعمل للدار الآخرة ولا ينهون فيها عن الشرك بل يأمرون فيها بالعدل والصدق والوفاء بالعدل ونحو ذلك من الأمور التي لا تتم مطلحة في عيات الدنيا العيون. هكذا قال الشيخ رحمه الله في جامع رسائل الثاني وواحد سلسلين ومئتين جانب مهم أخوان أنه عندما يعني يأتي الكلام عن الدار الآخرة بمناسبة الحديث عن الرؤية لا بد أن نستصف هذا الأصل تقومي أركاني من أما كون نتحدث عن عبادات أو يتحدث البعض عن عبادات وعن الصيام وعن الصلاة وعن الأخلاق نعم ويكون الحديث من أجل منافعها الجنوية ومصالحها العاجلة والغسلة ولكن يدد حيانا الحديث عن لقاء الله وأن هذه العبادات يراد بها رجل الله والدارة الآخر ولا شكل هذا ليس هو سبيل أهل الإيمان الذين يمعون لله واليوم الآخر أيضا الشيخ رحمه الله وكذا أيضا تلميذ بالطيب لما جاء الكلام عن الموت أيضا بيّن رحمه الله أنه قال كره بعضهم أي أن يتحدث عن الموت بحسن يعني بعض الناس لما يتحدث, يتحدث عن الموت فقط ما يتحدث عن ما بعده وهو بيت القصير اللي هو اليوم الآخر الجنة والنار والبعث والحساب والنشوع فكل تتحدث عن الموت فقط الكافر لا ينجع التهاج الكافر ليش بتل أن تمت موت وأن الكل سيموت فبقيم أيضا أشار إلى هذا في زادة بن حاد بيّن أن خضاء بنه ما سانت تتكلم عن الموت فقط يتكلم عن الموت والبلا والزوجات تمتح والأموال تقسم وإلى آخر هناك ما هو آقف الذي هو يعني يجعل الإسان يعمل ويستعد للقائلة تعالى وهو ما يتعلق بالقيمة الكبرى فالمقصود أنه ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر الذي رفل عنه الكثير مننا قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافل هنا في الأصل الثالي المؤلف رحمه الله بيّن لك أن النعيم في الآخرة او الجنة في الآخرة يشمل يعني يعني ما عدى الله فعلا يعني الصالحين لا حين الزوات ولا دونه سمعت ولا خطر على قل بشر ويشمل هذا هو بيته يشمل ويتضمن النظر إلى وجه الله الجاه فالآن الشيخ رحمه الله كما في هذا الموطن مبين في الموطن الآخر أن بعضهم يظن أن الجنة فقط مأكول ومشروب وملبوش ومنكوح كما تجد عند المتكلمين الذين يمكنون رؤية الله يقابلهم الصوفية الصوفية يقولون ما دام من الجنة ما أكله مشروبه وملبوسه من كوحنا لا نحن نريد الجنة نحن نريد إيش النظر إلى وجه الله أو يقول نريد مثلا ماذا مرضات التي تعلم مثلما ينسبون لرابعة قالت ما عبرتك خوفه من نارك ولا طمعا في جنة فأكون في أجير السوء فهذا كلام ساقط يبين جهل الفريقين يلاحظ الآن المتكلمة لما الكلام والمتصورهم على طرفين أقيم على طرفين أقيم وإن كانوا فيما يبدو أنهم متقابلان لكن قد يجمعهم أصول فأسفة مرضنا في أول الدرس أنهم يجمعهم ماذا أنهم جعلوا ترحيد ربية والعاية أنصوحية سموا شهود الحقيقة الكولية والمتكلمين قالوا ترحيد الأفعال أو أن الله فعله الصالح فكلهم يتفقون على أصل فاسد وهو أن فعيد ربيجة والغاية نفس الكلام هنا اتفقوا على أصل فاسد أن الجنة هي فقط هذه المأكلات والمشروبات والبمسات التي جاء نصفها وجهلوا أن الجنة فيها ماذا النظر إلى وجهنا هذا غاية النعيم أفضل فلهذا لما المتكلمة قالوا أن الجنة هو الملهوس من اللبن والحسل والطير والحر عندها إذن أنكروا إذن هم لا يذبتون رأيها مضعها لأنكرونها كما هو مذهب وما تزيلها أما الصوفية فتجيب إذن أنهم يحقرون من أمر الجنة مثل ما قالت رابعة وغير رابعة ما عبدتك خوفا منها وطبعا في جنة كلام فاسم كلام ساقف لما كان فيه نار نعود لها تتلظى تخاف منها الإيمان وجنة يعني تستشرف لها النفوس لما عمل الناس إذن باب اعظم لكن هكذا صفيه دائما يعني عندهم دعاوى عريضه يعني بلغه الاصلي يعني عندهم احتجاج بانفسهم يعني هذا الكلام الذي ايش لا حبثنا او يش عند ايش عنده الواقع وعند التحقيق يقول شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المساله يقول ظن كثير من المتفقهه والمتصوفه والمتكلمه ان الجنة تتلائم بالمخلوق من اكل من شرب ورفاح ولم يدخلوا في مسمى جنة من غير ذلك ثم صاروا ضالين فريقين من منهم من أنكر ان يكون المؤمن انكر يكون المؤمنون يرون ربهم كالمعتزله المعتزله انكر رؤيه الله وذكر 24 قالوا بعض بعض المتشددين اهل السنه يعني الذين يدعون انهم تجمع السنه الشاعره اثبت الرؤيه لكن بطريقه فاسده يقصد الاشاعره الاشاعره السنه الرؤيه لكن طريقتهم فاسده وهم يقولون ان الله تعالى يرى بحاسة ثالثة عند الحواس كم الحواس الضائرة؟ خمس والحديد هو أعضل أن أهل من يرون الله فعلا بأفصالهم لكن الشاعر المتأخذرون قالوا يرونه بحاسة ثالثة ومرة يقولون أن الرؤية هي انكشاف علم المقصود أن الشاعر المتأخذين تجب أنه في رؤية لا أقرب إلى مذهب المختزلات أقرب إلى مذهب المختزلات قال الشيخ وضربوا من المتصوفة وافقوا على أن الجنة ليست إلا هذه الأمور التي تتناع بها المخلوق ولكن وافقوا السلف على إهداة الرؤية لكن غلطوا إخراج ذلك من الجنة غلطوا ماذا؟ غلطوا صغير أنهم بعلوا النظر يا وجل الله الكريم خارج نعيم الجنة لا النظر إلى وجل الله الكريم سبحانه وتعالى هو من نعيم وهو أعلى نعيم الجنة كما معلوم أغلطون في ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إيرانة اغلطون أنهم يعبدونه بلا حظ يقولون أن أعبد الله بلا حظ يعني أن أعبد الله ولا أطنق ليش الجنة هذا غلط وكلام مردود وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام والأعرابي جاء للسلام قال للسلام قال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت المعاد ولكني أسأل الله الجنة وأخافه منها وماذا قال عليه الصلاة والسلام قال حاولها ندن يدعوننا رغبا ورهبا يعني أنتم الصوفية يا هؤلاء الجفهان هؤلاء الذين تعتدون أنت بتصرون يعني أفضل وأكمل وأتم من النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعني حاله يقول حولها ندندل وتكون افضل من حال عباد الرحمن الذين يدعون الله تعالى ويقول ربنا نصد عن عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة لكن هكذا أصحاب الدعاوة يدعون دعاوة دون دليل أو برهان وتجد الغرور يغلب عليهم عيسى هذا فحسب فلتجد نصف عافية التفريط والإضاعة لحق الله سبحانه وتعالى ثمهم أربع عند الصوفية القديمة والحديث والتحقيق أن الجنة تشمل ماذا؟ تشمل كل نعيم وأعلى النعيم ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم هكذا قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى العاشر 64-600 وإذن جاء بالتحفة العراقية بصفحة التمثين وسبين طيب عنثين من هذه المسألة ذكر عنديك حديث سهيد أو الشاجبي قال فينظرون إليه سبحانه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو زيادة نعم في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الحديث تل الآية لما تل الآية وهي آية هيش للذين أحسن الحسن وزيادة وكان ذلك تفسيرا منه عليه الصلاة والسلام زيادة الزيادة تفسيرها من خلال الحديث ماذا بالزيادة النظر إلى وجه الله الكريم قال رحمه الله وإنما يكونوا أحب إليهم لأن وتلذذهم به أعظم التنعم نعم فالآن لما قال أنكم غلف فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب فإذا كان الله هو أعظم المحبوبات فاللذة بالنظر إليه ماذا أعظم اللذات هذا معنى قوله فإن اللذة تتبع الشعور بالمحوم وكلما كان الشيء الشخص يحبه أعظم وأكثر كل ما كانت اللذة بمظهر إليه أجل وأعظم وأكثر قال وروي أن يوم الجمعة يوم المزيد نعم يوم المزيد لعندك الآية الكريمة لهم ما يشاءون فيها ولدينا, ولدينا مزيد هنا في قولته ولدينا مزيد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن الله فعلا يتجلى لهم كل جمعة أن الله فعلا يتجلى للمؤمنين في الجنة كل جمعة وهذا الحديث أيضا جاء حديث أنس مرفوعا وشيخ الإسلام يثبته وبالقيم يثبتون حديث أنس وغيرهم وأيضا ممن صر على الحديث الهيتم والمنذر وغيرهم وقلاصة حديث لأنس أن أهل الإيمان يرون الله تعالى يوم الجمعة هذا من النعيم والذي حرر الشيخ الإسلام أن أهل الإيمان يرون الله تعالى الذكر والأمتال والرجال والنساء المؤمنات يرون الله تعالى لكن الرجال لهم قدر زائد فهم يرون الله تعالى يوم الجمعة والجمعة كمالأخوة فريضة على الرجال دون, دون النساء فهذا قدر زائد لله والنساء ربنا من الله تعالى في ايضا في في, في في في في الاعياد باعتبار ان المراه تشهد ماذا تشهد صلاه ايش العيد هذا خلاص كلام الشيخ رحمه الله ذكر الايه الكريمه كاننا الرب يوم عيد المحبوب وهذا اعظم العذاب ان العذاب هو هو ذاك وهو عذاب الحجار كما قال الشيخ ولهذا قال بالمبارك رحمه الله عبد الله ببارك قال ما حجب الله عنه أحدا ما حجب الله عنه أحدا إلا عذبه ما هكذا والأستدلب الآن كلا إنهم عرضيهم يومعد لمحكوظ قال الشيق هذان الأصلان ثابتان الأصلان اللي هو ما يتعلق بالشرائع وأنها قرة العيون والأصل الثاني اللي هو الآخرة ومنه ماذا النظر إلى وجه الله الكريم قال عليهم العلم والإيمان ويتكلم فيها مشاعر الصغية والعارفون نعم وعليهم أهل السنة والجماعة وعوامل الأخوة قالوا قد يحتجون على ما ينكرها بالنصوص يعني مثلا لما تنظر إلى النظر إلى وجه الله الكريم فهو يثبت إيش بالآثار بالآيات لانها معرضه او الى ربها نادره لهم ما يشون في مزيد ويثبت بالحديث والحديث متواتر عن النبي عليه الصلاه والسلام جمعه الدارقطني في كتاب مستن وصاغها الاجريفي في كتاب الشريعه ايضا يقول هذه ثابته ايش بالذوق والوجع نعم فهذا امر ضروري وجدي تثبت به ويومبل بالعقل اهل السنه وجماعه يثبثون رؤية الله تعالى ايضا Dartichâm دائش بالعقد هذا بيّن الشرط في بيانة المجاهنية وهذا أيضاً بيّنه في التصميم أن رؤية الله تعالى تثبث بالعقد موجود ذلك قال أن الرؤية تتعلق بأمور وجودية المعدون يرى ولا ما يرى المعدون لا يرى الرؤية تتعلق بأمور وجودية لما كان حق بالوجود هو حق بالرؤية ومن أحق بالوجود الخالق ولا المخلوق الخالق فعلا واجب الوجود أما أنت وأنا وكل مخلوق فهوك الوجود مسبوق العدم ويعتريك الفناك بس كذلك فما كان أحق بالوجود فهو أحقه بالرؤية المقصود أن أن هذا كله ثابت وثالحظ كما قلنا في الفجر يعني ما عليه مدى بالثلف من قوة الاحتجاج وتنوع ومن راح تجيونا بالعقل ومن راح بالنقل مرة يحتاجونها بالفطرة عندما قال بالذوق والوجد فهذا يفعلك أن مذهب السلف الصالح يعني فيه من الرسوخ واليقين والثبات والاستقرار ما لا تجهد عندها البداية نحن نحتاج بالعقل نحتاج بالنقل نحتاج بالفطرة ودائرة الفطرة أوسع وخص منها دائرة العقل وخص من ذلك كله وعلى دائرة ايش الوحي قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت من الكتاب ولا أمامك الوجه الثالث أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خط ولا رفع ولا عز ولا ذل بل هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمة فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول ولهذا خطب به في القرآن أكثر من الأول لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاه ومسألة دون ما سواه ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا ولكن ولكنه لم يكن يعرف ذلك أو أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه ومن ذكر نعمائه عليهم ومن ذكر ما وعدهم في الاخره من صنوف النعيم واللذات وليس عند المخلوق شيء من هذا ال... من هذا فهذا الوجه ي... يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على احسانه طيب يقول رحمه الله الوجه الثالث قبل أن نبدا الوجه الثالث قلنا الأصلان ثابتان في الشريعه السنه اليوم ما يتعلق بالشرع والاخره لو على سبيل خصوص النظر إلى وجه الله الكريم طبعاً الشرع كذلك يعني ثابت الحاجة إليه ثابتة بالكتاب والسنة والفطرة والعقل ولهذا الشيخ رحمه الله يقول يعني كل إنسان مضطرئ بالشرع هذا أمر ضروري فلا تكد تجي شخص إلا هو محتاج إلى ماذا؟ إلى شرع هذا أمر ضروري كيف؟ نفس الكلام السابق أصدق الأسماء حارث وهمان فالإنسان بطبيعته صاحب حرف صاحب عمل مدام طبيعة أنه لا بد يعمل ولا بد له من يبين له ما فيه مصرحته وما فيه مفتده فالمقصود أن الشرع أمر ضروري فطري عند بني كما أنه ثابت في القرآن قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر هنا في الوجه الثالث قال عندك هنا أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا أضره ولا عطاء ولا منع ولا هدن ولا ضلال ولا نصر ولا خجان ولا خفض ولا, ولا عز ولا ذل هذا كله يشت في تقرير أي توحيف الروية ألوهية نعم الروية لما يقول كيش العبد ليس عنده العبد نفع فالعبد دائما يكون أي نفع ولا ضر ولا هدن ولا ضلال فأنت لما تستصحف هذا المعنى تستصحف ويكون راشق فهو فقط وحنا جاءتنا في المسجد وإذا خرجنا إلى الحياة, الحياة تقشعت هذه المعاني أو ضعفت عليك أن تعلم أن أي مخلوق فائلا من كان أبدا لا يملك نفعا ولا ضررا ولا يملك يعني لا عزا ولا ذلا ولا هدى وظلال كل ذلك إنما يملكه ربنا سبحانه وتعالى وهذا ما عبر عنه الفضيل بن عيال رحمه الله في حبارات الشيخ لما من عرف الناس التراح من عرف الناس التراح هؤلاء الناس كلهم يعني لا يقدمون ولا يؤخرون وأبلغ بذلك كل ما جاء في حديث السلم في وصية البحباس لما قال وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا الأمة كلها على أنفعكها بشيء أعلم أنفعكها بشيء فقد كتبها الله الحديث قال عندكم وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه وأما العبد فلا ينفعه إلا بإذنه نعم إن حصل من العبد نفع أو ضر فهذا بتقدير الله بإذن الله أي بإذنه الفون القدري ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يظن قال أنك هذا الوجه أظهر للعامة من الأول نعم يعني قضية ان النفع الضر بإذن الله هذا أظهر لهم من الأول هو توحيد العبادة من توحيد العبادة قال ولهذا قوطبوا به في القرآن ليفتحوا أكثر من الأول لكن اللي يتذبر اللذيذ اجت نعم فهذا اعتنى بالقران القرآن مساله مهمه يغفل عنها البعض وهو أن البعض لما يسمع كلام العلم ان تعذرو بها قرب به من يقول يجدا البعض لا يعتني به لا ينبغي الاعتناء به لكن لا يكون غائبا ان يعتنى به كما عنا به قران نعم هذا مطلوب القرآن عنا به ارفن الصاله اعتنوا بتعليل ولذا مثلا تجد كتاب العظمة لعبي الشيخ لتوحيد روبية تجد كتابة التوحيد البنمنده فيه أيضا تقديم روبية كتاباته بقيم مواطن من شفاء العليم تعالى ذكر جملة من دلائق الله تعالى في الأفاق والأنفسك لها لتوحيد روبية فالمقصود أن الدلائق لكن الفرق بين ضي المتكلمين أو المتصوفة أنهم يجعلون لتوحيد روبية هايش فلائها أما أهل السن الجماعة فهم يطردوا لتوحيد روبية ويجعلون لذلك هايش ماذا؟ دليل والشيخ الإمام محمد فعلوهاب الذي عرس بجهاده ودعوته المباركة لتقريبه على العبادة هذا المحل ويقول في بعض أدوبته لبعض سلاميذه يقول توحيد الرومية هو الأصل فقد يقول توحيد هو الأصل ولا يغلط في توحيد العبادة إلا من لم يعطي توحيد الرومية حقه فهذا جانب مهم أن يقرر توحيد الرومية لكن لا يكون انما ذلك ليس كافيا بل هو دليل على توحيد العباده فما قال الشيخ عند كنا ان طريقه عباده بهذا الوجه الى الاول يعني يدعو عباده بهذا الوجه الى الربيه الى الاول ما الاول توحيد العباده الاستدلال في الاول ويقول يدعو عباده بهذا الوجه اللي هو ايش توحيد الربيه الى الاول كما سمعنا ايه جاءوا الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم هنا في قوله رحمه الله وإذا صاده بنعمة لم يرغى عنه سواه نعم أنت لما تستطحب هذا أن النقع الضرب يد الله وما بيكون من نعمة فمن الله أما يجيب ويضطر إلى دعاه أن دائد تعرف أن الناس في غاية الضعف في غاية وشيخ السلام يعتني بهذا كثيرا وبضلها تتبين الأشياء إذا كنا نقول لنا نقول أن الضر بيد الله فالمخلوق لا يملكه شيئا إذا كنا ندين الله تعالى ونعتقد ونجزم أن نعال عبد أن لا الله المقابل عليه أن لا يسأل مخلوقا ولذا تجد الشيخ رحمه الله لما يقرر هذا المعنى له سؤال الحق سبحانه المقابل إيش يعني يمنع ويحرم سؤال الخلق بنعال عدلة ولذا تجد الشيخ غير موطن يقول أن الأصل الأصل في سؤال الناس الأصل ماذا؟ في سؤال الناس التحريم الأصل في سؤال الناس التحريم إلا إن كان بضرورة أو حاجة وغرض في هذا بضعة عشر حديث عن النبي عليه من حديث قبيصة حديث أبي مخاري قبيصة الذي جاء فيه لا تحل مسألة إلا لحد ثلاث عندك حديث إلا سألت تسأل الله كون عليه السلام بايع بعض الصحاب على أن لا يسأل الناس شيئا آخر وأن سؤال الخلق سؤال الخلق واشتاج و... و... و... و... إليهم هو يعني سؤالهم هذا محرم وفيه المفاسد الثلاثة التي يذكرها رحمه الله أن سؤال الخلق فيه المفتد الأولى وهي شدها مفتد الاستقار إلى غير الله سؤال الناس مدلة عفنا الله وإياكم والأول مفتد الاستقار إلى غير الله قالوا هذا نوع من الشرك والثاني مفتدة إذاء المسؤول هذا الذي يسأل فيه إذاء له عندما يعني يطلب منه مال وليس يعني محتاجا او مضطرا والثالث الذل غير الله الذل غير الله هو الغلم النفس هذه النفس البشرية التي خلقت من أجل أن تعبد الله صارت بليلة غيرها هذه المفادة الثلاث التي ذكر رحمه الله في طاحدة جليلة صفحة 60 ذكر أيضا في المدارج الثاني سمتين وثلاثين ومائلين قال الله وسؤال الخلق في الأصل محرم لكنه أبيح للضرورة وتركه توكل على الله أفضل يعني حتى لو كمضطر من جهة الفضل فتركه توكل الله أفضل وقال في موطن قال أن الحديث هذا متواجر قال الشيخ في هتاوى الثامن ثمان ثلاثين وخمسمائة الحديث هذا متواجر عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا الشيخ رحمه الله وأما العبادة والاستعانة فلا حق فيها للبشر بحال لأن كما قال القائل ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا دللت له ما وضعت يدي في إناء أحد إلا دللت له لما قال الشيخ ويا ريب أن من نصرك ورزقك كان له السلطان عليك إن يحميك ولا يعتمال سيكون له السلطان عليك والمؤمن يريد أن يكون عليه سلطان إلا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام كذا في المتاوى الأول 99 هنا قال بعدها رحمه الله لكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكل عليه من هذا المتدخل في الوجه الأول وقال الله التوقع الله من روبيه هذا يدخلهم في أي من نرد في الوجه الأول هنا نعم توحيد العبادة توحيد الروية ومنه التوكل على الله هذا دليل وطريق ودريعة إلى توحيد الروية توحيد الروية يستلزم توحيد الروية قال في الدنيا من نزل به بلاء عظيم لاحظ أوفاق شديدة ما تجد أحد أنه قد أصابه شيء من ذلك يقول نزل به بلاء عظيم أوفاق شديدة او خوف مقلق فجعل يده الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة المناجآة لاحظوا الآن يدعو هذا مقتضروية هذا كذلك لكن لما بدأ يدعو وتبرع وينكسر فانفتح له باب العبادة باب لذة المناجآة حتى فتح له من لذة مناجآته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصد أول يعني تجد الآن هو في خوف المقلب أو في فاقة أو مرض فيدعو الله ويتضرع فيجد من لذة المناجات ما لا تحط به عبارة فيتمنى ماذا أن هذه الحاجة تقضى أم لا تقضى لا تقضى يعني يعرف أن لو قضية فاته إيش؟ فاتت هذه اللذة وتلك الحياة الطيبة هذا المعنى ذكر الشيخ رحمه الله في موطن آخر وقال انا قرأ عليكم حبارته يقول ومن تمام نعمه الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشده والضر لا حواد من نعمه الله وما يرجعهم الى توحيده فيدعونهم مخلصين له الدين هذه بينك ناصع لاق وشرمح من المرض والكرب والشدة ونحو ذلك يعني فيها من المصالح ما لا يحصى يقول من تمام نعمه الله على عباده المؤمن ان ينزل والضر وما يرجعهم الى توحيده فيدعونهم ويردونه لا يرجون أحدا سواه وتتعلق قلوبهم به لا بغيره ويحصل لهم من التوكل عليه ولنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض أو الخوف أو الجد ثم قال وأما ما يحصل لأهل التوحيد المتحدثين لله الدين فأعظم من أن فأعظم وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله المخلصين لله الدين فأعظم من أن يعبر عن كنه مقال أو يستحضر تفصيله بال ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه ولهذا قال بعض السلف يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك ذكر الشيخ أحمد الله فنفره يقول تكون لي حاجة فأجعل الله تعالى وتضرع إليه فأجد من حلاوة المنهجات ما أتمنى أن هذه الحاجة لا تقضى هذا بعض كلام شرح الحمد للعاشر صبح الثلاثة والثلاثين وثلاثمائة طيب تفضل الوجه الرابع أن نتعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلك وكذلك من النكاح واللباس وإن أحب شيئا حبا تاما بحيث يخالله بحيث يخالله فلا بد أن يسأمه أو يفارقه, أو يفارقه وفي الأثر المأثور أحدب ما شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك ملاقيه وكن كما شئت فكما تدين سدان وعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه ويكون ذلك سببا لعذابه ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمته يقول أنا كنزك أنا ماله وكذلك نظائر هذا في الحديث يقول الله يوم القيامة يا ابن آدم أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ وأصل التولي الحب فكل من أحب شيئا دون الله والله الله يوم القيامة ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد فإن فقد عذب بالفراق وتألم وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء وكل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإنما ضرته أكثر وأكثر من منفعته فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا ما كان لله وفي الله فإنه كمال وجمال للعبد وهذا معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه قواه الترمذي وغيره هنا الوجه الرابع يقول الشيء رحمه الله أن تعلق العبد بما والله الله عليه إذا أخذ منه القدر الزائل على حاجته لعباد الله نعم إذا تعلق العبد بما سوى الله ضرر عليه يعني تعلق بالطعام بالشراب بالنساء ادمن الشوق الى حب الاشياء جيل الناس يحبوا الشرابات من النساء والدنيا اكيد اذا زاد هذا عن حده صار وباء عليه وهذا معنى اللي ذكره الشيخ رحمه الله بين رحمه الله في جامع رسائل في قاعده الحب وقال وكذلك الذي يحب الطعام والشراب والنساء هذا محمود وبه يصل حال بني ادم ولو لذلك لم استقامت نفس الانسان ولو دي دل الذريه لا يمكن الإنسان يعيش, يعني يعيش في هذه الدنيا إلا بطعام وشراب وأيضا كذلك لا يمكن أن تحصل بريه إلا بالنساء لكن قال الشيطة بعدها ولكن يجب العدل والقص في ذلك العدل والقص في ذلك يعني من جانبة الإفراط قال كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تصيبوا قال فإذا تجاوز حد العدل وهو المشروع صار ظالما صراحه ظالما هكذا في جانب الرسائل الثاني 73 و200 قال عندكم هنا فانه النا لم الطعام والشراب فوق حاجته والله هو وكذلك من النكاح واللباس وهذا واقع انا السمنه والتخمه وتبعاتها ايات البشريه تعاني منها اليس كذلك ولا والفتنه بالمناكح تجد هذا اذا قد عم وطم وانا احب وانا احب شيئا حبا تاما بحيث يخالعه المحبه القويه يعني كما يقول بحيث يخالعه يعني تتخلل قلب وغاده ايش المحبه هي اعلى درجات الحب بيقول الشيخ يقول لو ان شخص احب شخصا حتى واخذ درجه الخلة انه محبة صارت تتخلل قلبه فلا بد اليث او الفائقه الفائقه الماتور احب ما شئت فانك مغارقه هنا هذا الاثر يعني الشخص مهما احب احب ولده احب زوجته احب اباه نعم من احببته لابد ما لابد بد من فراقه فهذا يعطيك معنى الحب والحب ايضا والهدف المسعودي يقول احب حبيبك عيش او لما فانت الحب هذا يعني لا شك يعني لا يتفق مع مقتوى العائل أحبب ما شئت فإنك مبارف ولهذا الشيخ يعلق على هذا الأثر وهذا الحديث الذي يعني قال عندكم قال أخرج ابن عين بحلي والحاكم المستدرك وحسنه المندري في الترغيب وهو في سلسل الحديث صحيح الألبان يقول الشيخ الإسلام عند قوله أحبب من شئت قال فهو يفارقه بغير اختياره الآن مطلوب منك الآن لما يقول الحديث أحبب من شئ فإنك مفارقه مدام أنك ستفارقه حتماً لا محالة فعليك أن تفارقه الآن إيش؟ بماذا؟ باختيارك ولا بغير اختيارك وإذا الذي يرتفق معه محبة الله اختيارك يقول فهو يفارقه بغير اختياره فإذا فارقه باختياره لله فإذا فارقه باختياره لله كان أنفع له في الدنيا والآخر كان له. يعني فهذا يعني وصيح لنا أن الإنسان ما يتعلق بزوجه وولده فقال له أحبب من شيء فإنكم فارق فإنسان إذا نفسه أن كل محبوب في هذه الدنا سيفارقه عند إذن يعني بدلا من أن يقع في هذه المفارقة التي لا مناصة منها لا يعني فارقة باختيار ما يعني لا يعلق قلبه فيه لا يقع عنده هذا الإفراغ وهذا يعني المبالغة كما تجد في واقع الناس قال فإذا فارقه باختياره لله كان أنفع فعله في الدنيا والآخرة ولهذا تجد الشيء الذي تختاره هو أفضل من الشيء الذي لا تختاره المصيبة الآن لتنحن بالعبد ليس له خيار بيها لذلك لكن الصبر على الأمر الذي تختاره هو أفضل كان الصبر على الطاعة والصبر على المعصيه أفضل من الصبر على ماذا؟ على إيش؟ على أقدار اللهم فالإنسان يكون يصبر على الطاعة هذا له اختيار فيه يصبر على المعصيه له اختيار فيه لأي فصار أفضل من الصبر على المصيب إلا في يعني ليس له خيار فيها كلام الشيخ السلام عند هذا الأثر أحد من الشيخ هذا في جهة مسائل الثامن ستة قال رحمه الله رحمه الله واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلابد أن يذروه محموة دائما الحب اللي ماهو لله يكون هناك وباله على صاحبه يقول يكون ذلك سببا لعذابه ولك عندما تلك الذين في زمن الزهب والذب فهؤلاء يكون هذا المال هناك وباله عليه ويعذبون به قال يمثل أحد يكنزه يوم القيام الشجاع الشجاع اللي هو التعبان أقرأ لهزمتين ولهزمتين يأخذ بشدقين يأخذ بشدقين ويقول أنا كنزك أنا مالك يقول الشيخ الأسلام في كتاب الإيمان فهذا الظالم لما منع الزكاة يحشر مع أشباه وماله الذي صار عبد له من دون الله فيعدد به ولهذا ورد ما من صاحب الإبل أن هذه الإبل التي منع زكاة أنها يشتطأه بيش بأخفافها الصلاة ويصور هذا المال إيش؟ عذاب عليه من صلى الله عليه هذا بعض كلام الشيء رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير سبعة 63 قوله وأعلم أن كل من أحب شيئاً لغير الله فلا بد أن يضره نعم هذا أمر مشاهد ومجرب والله سبحانه وتعالى قال عن الحب الذي مهل الله قال وتقطعت فيهم وتقطعت فيهم الأسباب قال مجاهد وغيره أي الصلاة التي ليس لله وجعل بعض الصلاة أنهم اجتمع يعني شخصان على غير ذات الله إلا تفرق عن تقالب إلا تفرق عن عدوة أما الصلاة التي هي لله هي التي تبقى هي التي تبقى وتدوم لأنه يريد به وجه الله ومن يراد به وجه الله يبقى ولا يزول ولا يضمح هنا قال عندكم مؤلف يقول الله تعالى من قيامه يا ابن آدم أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه بالدني هذا الحديث جاء أيضا في الصحيح ما يشهد له في يوم القيامه يقول يذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدوه من كان يعبد الشمس فيتبع الشمس فهؤلاء الذين عبدوا الشمس ماذا هم يعذبون أيش بما ما عايش معبوداتهم قال وأصل التولي الحب أصل التولي الحب فعندك الحب آآ يعني آآ هو في القلب ويتفرع عنه ويستلزم النصرة يستلزم النصرة هو الحب أيضا هو في القلب ويتفرع عنه الولاء والولاء عمل الله فانتبه الآن الحب أمر قلبي يعني يتفرع عن النصرة فأنت الآن تقول أن حب المؤمنين هذا الحب في القلب هذا الحب لا بد أن يضحى جوارح أن الباطن يستلزم الظاهر في انتلازم بين الظاهر والباطن كما قال عليه الصلاة والسلام على في الجسد مبغى إذا صلحت فرح الجسد كله فإذا استقر الإيمان في القلب استقر حب الله في القلب واستقر حب المؤمنين في القلب هذا الحب لأهل الإيمان لا بد أن نظر من جهة نصرتهم من جهة السلام عليهم من جهة عيادة مريضهم من جهة تشييع جناعزهم فهذا هو التلازم بين الظاهر والباطن يقول الشيخ الإسلام رحمه الله أصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض فلما نقول نبغض الكفار هذا البغض الذي نعتبره دين نتقرب إلى به هذا البغض الكفار لا بد أن على الجوارح. قال فكل من احب شيئا الله والله والله يوم القيامه ما يتولاه واصله لغير الله فضرر حاصل له من الوجد او فقد هذا المعنى يعني ذكر الشيخ احمد الله في موضع وابينه يقول رحمه الله من احب انسانا لكونه يعطيه انا احب الى العطاء من احب الانسان لكونه يعطي فما احب الى العطاء انه ومن قال انه يحب من يعطيه لله فهذا كذب يعني الواحد يقدر نفسه يقول والله انا احب على كذا انت ما, ما احبته الذي يصلك منه. قال من قال انه يحب من يعطيه لله فهذا من احب انسانا لكونه ينصره انما احب النصره للناس لي والله وهذا كله من اتباع ما تهوى الانفس فانه لم يحب الحقيقه الا ما يصل اليه من جلب منفعه او دفع ضر وانما احب تلك المنفعه ودفع الضرر وعلى هذا هجري عامة محبة الخلق طالب محبه الخلق كل من ايش من هذا كل ايش مصالح ومنفعه وهذا طبعا قال الشيخ الاسلام مر بكم في اظهر من عبد المشهور لما قال من أحب في الله وضغض في الله ولا في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولم يجد عبدالطعم حتى يكون كذا كلا قال وقد صارت عامة وآخات وقد صارت عامة وآخات الناس لأجل الدنيا وذلك لا يجد على أهله شيئا هذا يعني قال ابن عباس يعني قبل قروب نرجع لكلام الشيخ وعلى هذا تجري عامة محبة الخلق بعضهم مع بعض وهذا لا يثابون عليه في الآخرة ولا ينفعهم بل ربما أدى ذلك إلى النفاق والمداهنة فكانوا في الآخرة من الأخلاء المتعدين الله تعالى قال الأخلاء يومئذ بعض من بعض أدو إلى المتقين وإنما ينفعهم في الآخرة الحب في الله ولله بحده وقال أيضا رحمه الله والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا وإن كانوا فعلوه بتراضيهم وإن كانوا فعلوه ذلك بتراضيهم قال طاوص ما اجتمع رجلاني على غير ذات الله إلا تفرقا عن تقال أي عن بغضاء هذا بعد كلام الشرح المتاوى العاشر صفعة تسعة وستمائة والخامس عشر صفعة ثمان وعشرين ومائة قال هنا فمن أحب شيء الغلاف الضار حصله او يوجد او فقد فين فقد عذبه بالفراق وبفراقه التالم يوجد يحصله من الالم أكثر من ما حصله لاحظ الشيخ رحمه الله لما هذا الكلام ما هي مجرد انطباعات كما سيد احمد الباع والاستحسانات لا الشيخ لاحظوا يقول لك هذا أمر معلوم بالاعتبار الاستقراء اعتبار القياس والاستقراء استقراء حال الناس والشيخ الذي نقرا و ونشرف في مطالعه كلام رحمه الله وتقاريراته الشيخ عليه يعني له صوله وجوله ولو تجرم على الناس لم يتحدث عن الناس وان الناس لا يمحون لو ضرون الشيخ سام ما هو عايش في في في في صومعه لما تقرا سيرته وتقرا مؤلفاته تجد أن الشيخ يعني خالط جميع اصناف الناس خالط امراء وسلاطين وخالفه خالط والتقى يهود ونصارى ومبتدعه واجناس وعامه طلبه العلم العلماء ويعني من كل كل حاجه بنوصوف رحمه الله عليه قالوا كل من احب شيء دون الله الا غيره نافعنا ضرره اكثر من نفعته فصارت المخلوقات والله عليه الا ما كان لله الله يوفله لاحظ الشيخ ايضا يعني يعني يسير على هذا التاصيل والتقعيد ما كان الله لو انا خلاص وفي الله وايش الاتباع والصوافق لابد أن يكون الحب لله وهذا الشرطة الإخلاص ولابد أن يكون في الله في طاعة الله وفق سنة وفق نجوم شرح ودليل طيب، الوجه الخامس أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته فإنه يخذل من تلك الجهة وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاض من تلك الجهة ولا بغير الله إلا خذل وقد قال الله تعالى وَاستَخَذُوا من دون الله آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا هلَّا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدًا وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق فلما قال الله إياك نعبد وإياك نستعين كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته وكان في عبادة ما سواه والاستعانة بما سواه مضرته وهلاكه وفساده الوجه السادس أن الله سبحانه غني حميد كريم واجد رحيم وهو سبحانه محسن إلى عبده مع غناه عنه يريد به الخير ويكشف به الضر لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة بل رحمة وإحسانا والعباد لا يتفور أن يعملوا إلا لحضوضهم فأسروا ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة ما وإن كان ذلك أيضا من تيسير الله تعالى فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحضوضهم من العبد إذا لم يكن العمل لله فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر فاذا احب الانبياء او الاولياء طلبوا لقائهم فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم و... و... وسماع وسماع كلامهم ونحو ذلك سيحقق هنا في الوجه الخامس من مقارح الله ان اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهه لاحظ هذا كيف الشف حق بنقيضه وعلق قلبه بهذا التاجر بهذا الغني بهذا الامير بهذا السلطان بهذا الملك فمن اعتمد على المخلوق فهذا يوجب طوال هذا الملك أو هذا السلطان أو هذا الساجر هو الذي يعني يؤذيك وهو الذي يعني, يعني يلحق بك الضار سواء في الدنيا او في ذكر وذكر عندك أيضا قال هذا المعلوم بالاعتبار بالقياس والاستقرام أجد أن الذين يتعلقون بالمخلوقين سواء من أهل المخلوق سواء من الغنى والمال او من أهل السلطاني والجاهل تجد ان هؤلاء الذين يعتمدون على هؤلاء المخربين تجد ان هؤلاء هم الذين ايش يتخلون عنها واضح وانا بتخلون نشوف الان واقع الحاله بالعربي كيف صار السلاطين الرؤساء اللي يتجد تعلقوا بالغرب الامريكه تجد أن ديك هي اللي صارت ايش صارت ماذا ضرب رضا علي الله هذه سنه طلعت عليه سنه الله تعالى ما تجي من ما تخرجوا ما في واحد مستثنى ولا والله الخصوصيه فانا قال هنا اتخذوا من دون الله آليهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكبرون بعبادتهم ويكونون عليهم بزا فلما يكون هذا مقصوده وهذا هو الذي يعلق قلب به فإنه يخذل من جهة هذا الذي تعلق به يكون يتعلق بهذا التاجر فهذا التاجر يعني يأتي الخذان من جهة من طريقه وهذا لما يستفحب أن يجحل هذا الداع منه لا يفتقر ولا يعتمد إلي على الله لا يلتفت الخلق أبدا لا يلتفت الخلق فالخلق يعني هم في غاية العجز والضعف والجهل والضب وفي الآية قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مدموما مخدولا مدموما لا حمد لك مخدولا لا ناصر لا لك هذا المعنى يعني في مروع الاعتماد على الله يقول الشرس الإسلام الله التوكل هو محبوب لله مأمور به دائما فلا يكون من فعل المتصدين دون مقررين فالتوقف يطالب بها الجميع هذا امر الأمر الآخر هنا لما قال ما علق العبد رجاءه وتوكله إلا خاضر من تلك الجهة ولا استنصر بغير الله إلا خذه ثم بعدها قال رحمه الله في الوجه عفهم بعد قال وهدان الوجهان في المخلوقات نظير عباده واستعانا في المخلوق يعني كل المخلوق الآن يستعين ويكون مخلوق مستعانا به ويكون مقصودا له فهذا يعني يناب خزرا قال وهدان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانا في المخلوق فمن عبد مخلوقا فإنه يخلق ولهذا ستجد أن المعبودات هذه تبرأ من عابدية ومن استعان بها فتجد أيضًا أن, أيضا ان هذه المعبودات أو هذا المستعان يخضره أما من كان من الله تعالى معبوده ومستعانه فهو المنصور وله العاقبة في الدنيا والآخرة وكذلك من أحدى عفوا هنا الوجه السادس لما قال أن الله سبحانه غني حميد كريم واشده طبعاً واجد ما معنى واجد يعني غني سبحانه وتعالى هذا المعنى الذي سمعناه في الوجه السادس جاء ما يوضحه في موضع آخر يقول رحمه الله هو سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأك بخلقك فالله تعالى هو الذي ابتدأ بخلقك والإنعام عليك بنفس قدرته عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا الله تعالى أنعم عليك ابتداءك وما فعل بك لا يقدر عليه غيره إن هذا الإنعام ما يقدر عليه غير الله ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضرر فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره والذي يدفع الضرر لا يدفعه غيره قال تعالى هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن فلا فرون إلا في غرور سبحانه ينعي عليك ويحسن ليك بنفسه فإن ذلك موجها ما تسمى به وصف بنفسه هو الرحمن الرحيم مقصود من هذا في الوجه السادس انه مداما هو الكريم الجواد الواجد الرؤوف الرحيم فهذه الاسماء الحسنى والصفات الاولى تستلزم ان الله سبحانه وتعالى يعطي ويعني على الناس ويغنيه فلما اللسان ينظر في اسماء وصفاته يوجب بل هذا يوجب ماذا عبادته ولهذا العلماء ذكروا من الشيخ الإسلام أن مثلا محبة الله التي أشرف العبادات هذه المحبة تستلزم ماذا أو بعضنا هذه المحبة من الذي يحرقها من الذي يبعثها تجد لها عنده محبة الله مدودة في قلب لكنها قد تضعف تحتاج إلى تحريك القلوب الذي يحرك هذه المحبة ويقويها هو ماذا هو في أثمان أصدفاته لما تعرف أنه فعل أرى الرحمن الرحيم الكريم البر سبحانه وتعالى هذه الأسماء وما تضمن المصدفات تحرك هذه المحبة وتقويها إضافة إلى ماذا؟ النظر إلى ألائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصل أيضا هنا قال الشيطة رحمه الله والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظة أيضا إن شاء الله تعالى هو يعني يعني يعطي ويمنح ويفتح ويكلم ويغفر ويعفو ويصرح المخلوق العكس المخلوق ضعيف وعاجس وينقدم ماذا تشيه فهو لا يقدمه للأجل ليش؟ لأجل ما الصح فالمخلوق لا ينفك عن العجل لا ينفك عن الجهل عن الظلم ومع هذا العجل والجهل والظلم فهو يعني لا يعمل إلا لحضوره هذا الأصل الأصل في بني آدم جنس بني آدم أنهم ينظروا إلى ماذا عشت؟ إلى مصالعهم وإلى حبوبهم طيب. وكذلك من أحب إنساناً لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة ولولا الفذاذه بها لما أحبه وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال أو دفع عنه مضرة كمرض وعدو ولو بالدعاء أو الثناء فهم يطوبون العوض إذا لم يكن العمل لله فأجناد الملوك وعبيد المالك وأجراء الصانع وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به لا يعرج أكثرهم على قص منفعة مخدوم إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى فيدخل ذلك في الجهة الدينية أو يكون فيها طبع عدل وإحسان من باب المكافأة والرحمة وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه وهذا من شكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه وقسم بينهم معيشتهم في وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول فإنما يقصد منفعته بك وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراعي العدل فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه والرب سبحانه يريدك له يريدك لك ولمنفعتك بك لا, لا لينتفع بك وذلك منفعة عليك بلا مضرة فتدبر هذا فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعة لك فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول كما أنه لا يقدر عليه ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال الأذى منهم بل أحسن إليهم لله كما, ل... كما لرجائهم و... أحسن. بل أحسن إليهم لله بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم وكما لا تخفهم فلا ترجهم وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله وارجوا الله في الناس ولا ترجوا الناس في الله وكن من قال الله فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقال فيه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الشيخ يقول هنا قبل الكلام لقرأ أخونا قال فإنهم إذا أحبوه أطلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته يعني هو يقرر أن محبة الناس لحضوظهم ولمصالحهم قال أن ينالوا غرضهم من حبته سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر ابن قصب جمال الباطن جهة جمال التقوى والصلاح وجمال الظاهر هذا أبين إلى أن قال وكذلك من أحب إنسانا لشجاعاته أو رياسه أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظه في خلاص كلام الشيء كما تلحظ يعني أن جنس علاقات الناس والمحبه او المحبات أو الصلاة التي بينهم هي لأجل ماذا؟ لأجل من صانع وعبارك الشيء مثلا يعني في الوضوح لما قال عندك مثلا أجناد الملوك وعبيد المالك الجنود الذين عنده الملك او العبيد الأرقاء الذين عنده المالك وأجراء الصانع قال هؤلاء قال هؤلاء يسعون في نيل اغراضهم به يريدون ان ينالوا اغراضهم به به يعني ايش بيه او بسبب الملك او الملك او الصالح لا يعرج أكثرهم على قصد بمنفعه نفسه يعني هذا الجندي ولا هذا الرقيق ولا هذا الاجير عنده الصالح اما هو ماذا اما مصلحته ليس والله اما ايش مصلحته ايش ماذا المخدوم سواء كان ملكا او مالك او صانع قال إلا لاحظوا دقيق يا قال إلا أن يكون قد علم ادب الكلام عن عن جنس هذه المحبات وعن جنس هذه العلاقات هي ايش لاجل المصالح لا في قول ربما يكون بعض من هؤلاء العبيد او هؤلاء الرقاق قد علموا ادب من جهه اخرى يدخل ذلك من جهتي يعني تجد ايش يعني هو يحسن ويخدم هذا الملك او هذا السيد لأجل مصرحة دينية أو طبعا بعض الناس عنده نبل وعنده يعني مرؤة لا يلخفت حظي نفسه لكن هذا الاستثناء لكن يبقى هذا الاستثناء لذلك كذلك وإلى الأصل كما سمعنا أن من أحب إنسانا إنما يحبه لماذا لماذا لمصرحته وحظوظه قال فرو يحب ان ينال حظه من ذيق المحبه حتى لو كان من اجناد الملك او من يعني الرقاق الملك والولاد هذا المعنى يعني سرره ايضا الشيخ في مواطن بي وقال مثلا في في هذا الصدد السعادة في معامله الخلق أن تعامله لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله وتخافوا فيهم ولا تخافهم في الله وتحسن إليهم رجاء وتعواب الله لا لمكفاة تحسن إليهم في الله ما هي مسألة محاوضة عن ظلمهم خلق من الله لا منه ثم ذكر الأثر الذي ورد إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس في سخاط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم, على ما لم الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كرائية كارحة إلى أن قال واليقين يتضمن واليقين يتضمن اليقين في قيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته واليقين بقدر, بقدر الله وخلقه ذكر عملك العديد من أرض الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس وفي من أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس دائما هذا بعض كلام شرح صبعة واحد وخمسين قال بعد رحمه الله فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق او تطلب منه منفعة لك فإنه لا يريد ذلك بالقصة الأول لا يريد ذلك يعني, يعني يكون مقصوده الأول وماذا هو مصلحته وحظه كما أنه لا لاحظة مسألة مهمة يعني هذا المخلوق الآن أهمه مصلحته منفعته بالقصة الأول هذا هو الأصل هذا هو الأصل نعم. وهذا هو الغالب في بني آدم أيضا الشيخ عفاك مسألة أخرى قال كما لا يقدر على هذا يعني المخلوق الآن لما أن يريد أن ينفعك او يضرس كما عرف من كلام الشيخ هو بالدرجة الأولى من أجل ماذا من أجل مصلحتك أنت أو من أجل مصلحتي هو نعم من أجل مصلحتي هو نعم. ثم الأمر الثاني الشيخ يقول هو أصل ما يقدر لا يقدر على ذلك يعني هو لما يريد أن ينفعك أو يريد أن يؤذيك أو يضرك هو لا يقدر على هذا مش يقدر على هذا يعني أنه لا يستقل بذلك لا يستقل أبدا وهذا فجأة إنسان فعلا بالناس يعني المخلوق مهما كان له قوة وشوكة هو لا يقدر على ذلك لا يستقل بالفعل لا يستقل بالفعل وهذا مصدق الحديث يسمعناه وعلم أن الأمة لو استمعوا على إضروك على... بشيء لن يضروك إلا بشيء إنيش قد كتبه الله عليك فلما يقول شيخ لا يقدر عليه الشيخ من القواعد المهمة لاحتفى بها ورد على الفلاس ورد على المتكلمة أن السبب لا يستقل بنفسه في حصول مطلوب يكون هذا صاحب شوكة بقوة لا يعني أنه يستقل بالنفع الضرع أبدا السبب لا يتحقق مسببه إلا بشكل مأشور رجل المهجم كذلك فهذه مسألة مهمة فلما نستقصد أن أي سبب الأسباب لا يستقل ليس مستقلا وليس كافيا في حصول مطلوب عندها خاص ما تعلق قلبك بالأسباب وإنما تعلق قلبك برب العالمين سبحانه وتعالى بعد الشيخ رحمه الله لما يقرر الشيخ يعني لما حبه الله تعالى من ساعة العلم ومن ساعة الأفق لم يقولك أن الناس مصلحتهم هي مصلحتهم لا تعلق قلبك بالناس قد يعني, يعني, هذا أو يعني يوقع الشخص في انقباض من الناس الشغح جاء هذا الاحتراز وقال ولا يحملنك هذا على جفة الناس لما نعرف أن الناس همهم مصالحهم همهم حضوبهم همهم مآربهم هذا لا يحملك على جفة الناس بل عليك أن تحسن أن تحسن إليهم وأن تكون, إيش أن أن تكون صاحب الفضل حتى لو كان همهم حظهم لما يعني عاملوا أو يقيموا الصنة بك من أجل حضوظهم فأحسن إليهم, أحسن إليهم قال بل أحسن إليهم لله لا لرجع وهذا تجيث الشيخ رحمه يطرقك لاحظ الآن الشيخ لاحظ الآن هو أحسن هو قد يقول والله يعني لا لك ولا عليك ما قال فقط المسلم من سلم المسلم من لا مقام أعلى من هذا المقام أعلى من هذا أكمل المؤمنين إيمانا أحسن مخلقا فهي ما يسأل فقط أن تكف خيرك وشرك وتكف لسانك لا بل هناك مقام أعلى وآكل وأفضل هو الذي حث عليه الشيخ أن تحسن للناس وهذا الذي قاله رحمه الله برسالة الرائعة الوصفية لما قال أن تصل من قطعت وأن تعفو عن من ظلمت يعني واحد يطلبك عنه هذا يعني من المقامات قال لا لا لا إما والله مستعب قال بل أحسن إليهم لله لاحظ أيضا أحسن الإحسان مشروع وأحسنوا إن الله عبو المسلم قال في العديد إن الله كتب الإحسان في كل جيد فلما يقول أحسن إذن هذا عمل المشروع إليس مشروعا مشروع لكن الإحسان لله ما هو الإحسان والله من أجل يعني حظ آجل وحظ الدنيا قال وكما لا تخفهم فلا ترجمهم ومسأل بينها تلاجم كما أن الألواء العبد يرجو الله فرجاء الله يستلزم الخوف وخوف الله يستلزم الرجاء لو كان الخوف من الله خوف دون الرجاء فصار هذا الخوف قنوطا ويعسا وأيضا لو كان الرجاء ليس مع الخوف صار ماذا؟ فصار أمنا وعلا من مكر الله قال تعالى فليأمن مكر الله فذلك أيضا الذي يرجو المخلوق تجد أيضا في نفس الوقت أيضا يخافه والذي يخاف المخلوق تجد أيضا يرجوه والمتعين هو ماذا ألا ترجو المخلوق وألا تخافه وإنما تحسن إليه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى الإمام أحمد يقول كما نقل الشيخ بقضية يعني استغناء عن الناس و الشخص يكون محسن إليهم لا محتاج من إليهم يقول لما محمد دعنا نعيش في عز الغنى عن الناس هذا العيش الكريم هو هذا يقول لما محمد دعنا نعيش في عز الغنى عن الناس هذا العز ما هو العز للنسان يريق ما وجهه بلسان الحال او بلسان المقال عنده خلوق مثله الوجه السابع أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك وإن كان ذلك ضررا عليك فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها الوجه السامن أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله ولا يقصدون دفعها الا لغرض لهم في ذلك طيب الوجه السابق لما يقول ان الخلق غالب الخلق يطلبون ادراك حاجاتهم بك نعم فكما قال صاحب الحاجه ايش تعمل تمم نصحته ومن بعده اذا كان كذلك فلا تعلق قلبك ليش بهذا في المخلوق المحتاج الفاقد هذا المعنى شخصا في السنفي وقال والخلق كلهم يحتاجون كلهم يحتاجون لا يفعلون شيئا إلا لحاجتهم ومصرح وبكل حال ما أحسن إليك إلا لما يردني الانتفاع وسائر الخلق إنما يكرمونك ويعظمونك لحاجتهم إليك لحاجتهم إليك وانتفاعهم بك فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونهم تجد أن أحدهم هو سيد المطاع وهو في الحقيقة في عبد المطيع يعني نقولك الآن لما تنظر للملوك فمن دون الملوك الأمراء الصلاطين والوزراء هو في الظاهر أنه ليس سيد المطاع لكنه أيضا هو الحقيقة ماذا هو عبد مطيع لأنه ماذا يعني الذين لهم ملك وخولة وجولة وجاه هو محتاج محتاج من ليش إلى من حوله من الأعوان والموظفين والأجناد فهذا المعنى قررت شيخ السلام في الفتاة والمجلد الأول قررت مجلد العاشر في, في جسالة العبودية فقال لك هنا وهو في الحقيقة عبد المطيع إلى قال ومتى كنت محتاجا إليهم لحتاجت نقص الحب والإكرام والتعظيم بحسب ذلك كلما زاد الحاجة كلما نقص الإكرام لك وإن قضوا حاجتك والرب تعالى يمتنحك أن يكون المخلوق مكافياً له أو متفضل عليه كما قال ولم يكن له وليس سمت أحد من المخلوقات يتفضل عنه فهو الغميع العالمي قال وما بالخلق من نعمة فمن الله وسعادة العبد في كمال افتقاره إلى الله واحتياجه إليه ونشهد ذلك وأن يتصب معه بموجبه أي بموجب علم لا لا كونك تعلم أن الله تعالى بكل شيء عالي وأنه قدير وأنه غني هذا علم لكن لابد أن تحقق موجب ذلك موجب ذلك أنك تستغني عن الناس لا تسألهم لا تلتف إليهم لا تحتاج إليهم بل ما نقول لا تستغني عنهم بل انتقل المقام الأعلى له هايش أحسن إليهم مثلما مرضنا في العبارة السابقة الحكمة التي تقول احتجي لمن شئث تكون ماذا تكون أثيرهم واستغنى عن من شئت تكون نظيره وأحسن إلى من شئت تكون ماذا؟ تكون, تكون أميره أيضا لما قال الشيخ رحيمه الله في هذا الموضن قبل لما قال وكما لا تخافهم فلا ترجوهم نسينا نتعلق على العباره في الوجه السادس هذه مساله مهمه كثير وما اهتني بها الشيء ان العبد دائما وابدا ان يخاف الله تعالى على حدا شريكه ولا يعني يشتغل بخوف الناس والشيخ رحمه الله مثلا احتج بقوله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوذ واولياءه فلا تخافوهم وخافوني فكنتم مؤمنين فقول تعالي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء يعني يخوهمكم بأولياءه هذا هو الأظهر في معنى تبع بعض الحلم يخوفهم بأولياءه يعني ان أولياء هم الذين يخافون أولياء الشيطان هم الذين يخافون دون أولياء الرحمن على كل قال الشيخ بعدها ولا يجيز المؤمن أن يخاف أولياء الشيطان للمنافقين ثم ذكر شيخ عبارة عبارة مجودة عند الحامة في ويرى ان بعض الناس يقول يا ربي اني اخاف واخاف من لا يخاف ادو مو غلط لما يقول اخاف من لا يخاف قال شيخ هذا كلام ساقط هذا كلام ساقط ولا يجوز بل العب ان يخاف الله وحده والشخص الذي لا يخاف الله هذا احقر من ايش من ايش من ان يخاف منه ويقول ايضا رحم الله واذا نقص خوفه من الله لاحظ المساله ايش؟ يعني تناسب اذا نقص الخوف من الله خاب من المخلوق وعلى قدر نقص الخوف وزيادته يكون الخوف من الله وعجبه فشخص كلما زاد خوفه من الله كلما الناس هبوا وكلما ضعف خوفه من الله كلما اعتراه من الخوف الخلقي بقدر ايش؟ نقص هذا الخوف ولذلك قال بعض الخلف من خاف الله تعالى خاف منه كل شيء من لم يخاف الله لا. ومن لم يخاف الله خاف من كل شيء يسأل الله عالية فهذا يعني أمر ولهذا الإمام أحمد كما ذكر الشيخ في الإسلام جاء رجل إلى إمام أحمد الحمبل وقال إني أخاف فقال أحمد رحمه الله قال لو صححت ما خفت أحد يعني لو صح خوفك من الله لو صح خوفك من الله تعالى لم أخفتها أحدا هذا بعض كلام الشرح في فتاوى الأول من 50 و 94. هنا في الوجه الثامن لما قال أنه إذا أصابك مضارك الخوف والجوء والمرض فإن الخلق لا يقدرون على تفعه إلا بإذن الله يعني إلا بتخلير الله هذا وضحه المؤلف في موضوعه فقال التوحيد ضد الشري ومن توحيد الله وعبادته فالتوكل عليه والرجاء له والخوه هذا يخص به العبد من الشرك وعطاء الناس حقوقهم وترك العدوان عليهم يخص به العبد من ظلمهم ومن يسترك بهم وبطاعة ربي وإثناء معصيته يخص العبد من ظلم نفسه إلى أن قال وإذا رجاهم لم يقوم فيهم بحق الله إذا رجى لم يقوم فيهم بحق الله وإذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليهم إذا الانسان ما خاف الله تجده هذا يجروا على ماذا العدوان على الناس فإن طبعاً نفسي الظلم النفس igeu هكذا طبيعتها الظلم فإن طبعاً نفسه الظلم لمن لا يظلمها فكيفzt من يظلمها فتجد هذا الضرب كثير الخوف من الخلق كثير الظلم لعظ الذين الآن يظلمون الناس سأجده كثير الظلم لكن في الاسلق أيضاً هو كثير الخوف من الخلق يقول كثير الخوف من الخل كثير الظلم إذا قدر مهين ذليل إذا, إذا قهل تجد في غاية الظلم إذا صن القدرة لكن إذا, إذا, إذا أهل تجد في غاية في غاية المهانة والقهر هكذا قال رحمه الله في الفتاوى الأول 54 طيب لعلنا نخيف عند هذا لكن هنا الوجه للتاسع عندنا تعليق ما... لما قال هنا فهم لا ينفعونك إلا بذل الله ولا يضرونك إلا بذل الله فلا تعلق بهم رجعك لا تعلق بهم رجاءك الشيخ له عبارة جميلة في قضية أن الشخص إذا, إذا, إذا, إذا استغرق قلبه بالخوف أو الرجاء من الناس يكون عبدا لهم يقول رحمه الله والقلب يغرق يغرق فيما يستولي عليه اما من محبوب او من مخوف كما يوجد من محبة المال وجاه والصور يعني الانسان الثغرق يحب المال خلص يعني المال يستوعب همه وشغله يصبح كالغريق الان الشخص اللي كان غريق هذه لا يفكر ليش الا ايش في هذا الغرق الذي بي ايش يعني قال كمان يوجد من محبة المال والجهة والصور لا الشيخ دائما يؤكد على مسألة فتنة الصور عبادة الصور فكيف الشيخ لو أدرك هذا الزمان الذي فيه الفضائيات والنت وإلى آخر الشيخ لما يقول عبادة الصور الصور التي يعني يتحدث عنها كل شخص من صاحب شاهدها صورة شاهدها مثلا يعني رآها يعني في منامه او رآها يقضة او تصورها في ذهنه تصوره كان الشيخ يتحدث عن الصور بكون حباد الصور هم اعظم الناس عدابا واقلهم ثوابا فكيف الان بفتر الصور التي الان اكتسحت المجتمعات لا تكتجد يعني تكتف فتر الصور امت طمه ضئيات انترنت المواقع هذه التي صارت شغل ناس عندما نتكلم عن فتر الصور ما فقط صور القادرات والفجور بل عندك الصور الآن يعني الآن مثلا المواقع التي فعلنا بالصور تجد هي أشد المواقع الناس السلم بها ليس كذلك اليوتيوب انظر تم أعداد الذين يدخلوا اليوتيوب ليس كذلك أرقام فلكية فهذه هي فترة الصور فكيف إذا كانت منذ صور صور الفجور ونحب ذلك فتجد الفتنة بها والتعلق بها عفان الله وياها نرجع لكلام الشيخ والخائم غيره يثقل قلبه وعقله مستغرقا فيه كما يغرق الغريق في الماء والقلب يستولي عليها ما يتمثل لنا مخاوف والمحبوبات والمكروهات والمحبوب يطلبه والمكروه يدفعه والرجاء يتعلق بالمحبوب والخوف يتعلق بالكره ولا يأتي بالحسنات الا الله هي النعم ولا يذهب ولا يذهب السيئات الا الله قال تعالى وَإِنْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍّ فَلَا كَاشِفَ بالله إِلَّهُ وَإِنْ يَرِذِكَ بِخَيْرٍ فِلَا رَادٍ ذَلِي <ذَلِقًا> أَضْلِهِ هكذا قال رحم الله في المتاوى العاشر صفحة خمسة ستسعين وخمسة المقصود أن الشخص إذا استصحب أن النقوى الضربية للنا فإذا لماذا لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا من الله تعالى طيب حنان تينا بس نجيب على بعض البسر اللي هنا قضية أن إجابة تبعا قد تكون استدراجا لصاحبها والشيخ أحمد الله تحدث عن هذه المثألة في كتاب قضاء الصراط المستقيم وذكر يعني أن أشياء قد يدعو الله تعالى ويستجاب له ويكون آثما وقد يكون استدراجا بمعنى يعني السؤال الذي سألنا مثلا ربما إنسان جاء عنده قبر ودعا فيستجاب له فيظن أن استجابة الدعاء بسبب هذه البقاء وإنما استجيب له لأنه مثل حصار عنده من الاستقار والفاقة ما أوجب استجابة الدعاء والله تعالى يستجيب دعاء المطر كما نجد من الحلقة يستجيب دعاء الكافر ويستجيب دعاء المضلوب إن كان فاجرا فالمقصود أن الشيخ قرر في, في إطلاع الصلاة المستقيم أن الشخص قد يدعو الله تعالى ويستجابه لأن استجابة الدعاء هي مقتضى الروية يقول له هل يدخل في السؤال المدموم أن يطلب المسافر الصام أو من فوسة في الصلاة أن يدعو له الذي يحرمه المؤلف رحمه الله في قاعدة جليلة وفي غيرها أن شخص إذا طلب الدعاء من الغير ومقصوده الإحسان إلى نفسه وإحسان لغيره الإحسان لنفسه واضح وإحسان لغيره أن هذا الداعي من أهل الصلاة يعني يشمله ما جاء في خلال من المسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله ولو ملك المقال ولكن مثله إن كان أن يريد ذلك الحسن لنفسه ولغيره فهذا مشروح أما إن كان إنما يطلب الدعاء من غيره من أجل حظه فالذي يقرره الشيء أحمد الله أن الرغبة عن هذا السؤال والرغبة عن طلب الدعاء هذا هو المشروح يقول كيف نجمع في القيام السلم على منفعك بين أن أصل الناس في المعاملات وحظوظهم الخاصة هنا لا يوجد تعارض هنا أحرص على منفعك الحرص هو بدل الجهد وبدل وسعتي ما ينفع من أمور الدين وأمور الديني ونبدأ بالأهمية ثم المهم هو يتفق مع هذا الأصل فمن الحرص على ما ينفع أن كنت تبدل العلم للناس وتفسن إليهم أنت هذا محسن كذلك فلا يعني الحرص هنا لا نفع من الحرص من سنكونه يعني صاحب عقل معيشي ولا أن يكون حرص بمعنى المدمون بمعنى الشحنة الحرص يجتهد في فعل المشروع وتحرس سنة مستعينا بالله تعالى يعني هو يتضمن الإحسان إلى الخلق وتقديم المعروف الخلق يقول ما حكم صب اللع... اللعنات على أبا سب الصحابة ياخر الذي يسب الصحابة سبباً يطبع في دينه كما هو حال الرابض أخذاهم الله هذه ردة خرج عن الله أو لي كفره يعني ليش... لا... لا... لا يستحقوا أن اللعنة فحز أما الكلام عن اللعنة المعين آه... يعني اللعنة شخص بعينه سواء يعني خضراً او دعاءً يعني هي مسألة محلت فيهاك والمؤلف رحمه الله حكى الأقوال الثلاثة في هذه المسألة فمنهم من جوز لعن المعين سواء كان فاسقا أو كافرا ومنهم من منع ذلك يعني يقول لا يلعن المعين سواء, سواء فاسقا أو كافرا ومنهم من جوز لعن الكافر المعين دون الفاسق البحر والمسألة هي محل إجتيهاد والذي يقفف من كلام شهر الآن بدنسبة لعنة للفصاق لا تتكلم على الكفار المرتدي pies لعنة الفاسق أن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع من الحق اللعنة به فنحن نقول مثلا لعن الله الراشد لعن الله آكل الربا هذا لعن معين لكن عندنا زيد والعمر من المعينين الذين تلبسوا بهذا الدم الذي جاء فيه الوعيد باللعن نقول هذا المعين قاد يتخلف عنه الوعيد باللعن لوجود مانا او انتفاء شرط والله أعلم يقول من كلام شهر السلام أن شكر الناس لأنه ليس هو الأكبر أليس هذا ينافق و سلم من, من لا, لا لا هو الشيخ ما يقول يعني هو شكر الناس على أنهم سبب لذلك هذا هو من شكر الله تعالى النبي عليه السلام قال من لم يشكر الناس لا يشكر الله لكن الكلام في قضية ما أن يعطى للمخلوق ما ليس له أبطالي يقول ما بكم من نعم فمن الله كون يصرف الشكر إلى غير, إلى غير أهله او غير مستحقه هذا هو المحلول أما أن يشكر المخلوق إن كان سبباً فهذا مقتضى السنة والدريج الذي ذكره آخونا يقول هل أشاعر من السنة؟ لا ليس الأشاعر من السنة ليس الأشاعر من أهل السنة المحظة فالأشاعر خالف على السنة في مسائل كثيرة هم يثبتون سبع من الصفات والسلف يثبتون جميع الصفات الأشاعر نجد أنهم في القدر يميلون إلى الجبر والسلف الصالح يؤمنون بالقدر ويثبتون الشر نجد أن الأشاعر يعني كما سمعنا في كلامة تكلمين يجعلون توحيد الروية والغاية ويشتغلون به ويهملون توحيد العبادة نجد أن الأشاعر في الإيمان يهملون إلى مذهب الجهم ويجعلون إلى مجرد المعرفة وليس من المعرفة يسمون التصديق لكنه قريب مذهب الجهم الصفوان ولهذا قال الشخص السلام رحمه الله ونصر الأشعري مذهب جهن وأما ثلاثون الصالح يقول إيمان قول معبد فالقصد أن المخارقة بين أهل السنة وشاعرة كثيرة فلا يقال عنهم أنهم من أهل السنة هذا يعني بغي نكون راضحا بينا أما قضية الصلاة خلفهم فالذي يقررها العلم أن الصلاة خلفها البدع ومنهم ولا والأشعر أقل وأقرب من غيرهم من البدع فالصلاة خلفهم يعني جائزة اعتبار ان كذا كنت بين امرين اما ان تصلي صلاة الجماعة خلف فاسق او مبتدع بدعة ليست فدعة مكفرة واما ان تترك الجماعة فمفسد ترك الجماعة اعظم من مفسدته الصلاة خلف فاجر او خلف مبتدع ليست فدعته بدعة مكفرة طيب نقف نستريح قليلا ثم نقل ان شاء الله بعد مغرب لا توبين وصل اللہ وصل اللہ وبرلہ وصلابی